بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أ ن ز ل على عبده الكتاب ه د و ذكرى لاولي ا ل أ ل ب ا ب و ا د ع ه من ا ل ب د ا ء ل العجب العجاب وجعله حاليا ب ا ل أ ح ر ف السبعه وكمال الشنعه و ا ل ص ا خ ط ا ء وصانه من شين اللحن وطروء المحو ومن كل ما يشترى ونصبه آ ي ت ه ا ل ب ا ق ي ة على ا م س د ا د ا ل أ ح ق ا ب ووعد بكشف ما يشهد لحقيته في كل باب ب ص د ا ق ل ق و ل ه ا ل م ج ي ي س ن ر ه م أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم آياتنا الآفاق في وفي يتبين يكفي الحق حتى أنه أو ب ربي ك كل أنه على ش ء شهيد وصلاة ربي وسلامه ص ل ا ة ربي و على من تلقى الوحي من ربه فرقانا قرآنا وتنزل بين يده فرقانا ودون ي ب إ ذ ن ه كتابا وديوانا و أ ق ا م صرحه الشريف بين يديه سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه و س ع ي د ة الدنيا ب أ ن و ا ر شروقه ف ج ز الله سيدنا محمدا عنا خير الجزاء و أ و ر د ن ا حوضه وجعلنا متحققين بشفاعته والهمنا ا ل ص ل ا ة عليه بعدد ا ل أ ن ف ا س إ ن ه ولي ذلك والقادر عليه اللهم صل على سيدنا محمد في ا ل أ و ل ي ن وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في ا ل م ل ا ء الاعلى الى يوم الدين ص ل ا ة ترضيك وترضي ه وترضى بها عنا يا رب العالمين وبعد فقد انتهى بنا التطواف في المتيسر من علوم ا ل ق ر آ ن كما جرت أ و جاءت مادتها في مختص الاتقان ا ن ت ه ى ب ن ا إ ل ى فرع الترصيل ومع آ خ ر ا ل أ ف ن ا ن فيه سبق أ ن فيه افنانا خ م س ة أ و س ت ة الفنن ا ا ل أ و ل فنن ا ح د ه هذا الفرع فيه فروع خ م س ة وهذا الفنن ا ا ل أ خ ي ر الذي هو فنان الأداء أو فرع الأداء وفيه هو أو فنون فرع خمسة حده ثمرته حكمه قسمته مراتبه نماذجه بقي علينا إ ذ ا كنتم تذكرون مبحث المراتب أو ا ل ك ي ف ي ا ت ا ل أ د ا ء ومبحث النماذج وقد أ غ ف ل ن ا اعتقد فننا الحكم علم ا ل أ د ا ء و إ ن كان يقسم إ ل ى خاص وعام وعرفناكم انه راد بخاصه ما يرادف علم ا ل ق ر ا ء ة وعامه هو المسمى ب علم ا ل ت ج و ي د و أ ن حكمه كما صرح به جمهور أ ئ م ت ه الوجوب تعليما وتعلما يجب تعلمه ويجب تعليمه فهو فرض على ا ل ك ف ا ي ة في ا ل أ م ه وعلى من يتلو الكتاب عينا ما تحفظه وتقراه ينبغي ان تحفظه على وجه ا ل أ د ا ء السليم لكن حفظ هذا العلم بكل ما يتعلق به على وجه ا ل ا س ت ي ع ا ب هو فرض على ا ل أ م ة كفائيا بحيث إ ذ ا لم تقم به أ و لم ترعى هذا العلم أ و لم تجيد ع ل م ا ء من هذا النوع أ ش م ت ل أ ن ه ا ف ر ص ت في واجب كفائي وممن صرح بذلك الامه إ م شمس الدين أبو الخير في ن أبو ر حيث قال والأمة كما هم متعبدون بفهم معاني ا ل ق ر آ ن و إ ق ا م ة حدوده هم م ت ع ب بتصحيح د و ن أ ل ف اقامه ظ ه و إ ة ح ر و ف فجعل إ ق الحروف م ة ا ك إ ق ا م ة الحدود ونبه في نظم ه ا ل م س م ى ب ا ل م ق د م ة مقدمة الطيبة على ا ل أ ص و ل التي أ خ ذ منها هذا الحكم اي الماخذ وهي أ و ل ا ا ل أ م ر ا ل إ ل ه ي المؤكد ب ا ل ت ر س ي ل وتانيها كون الوضع الذي نزل عليه ا ل ق ر آ ن أ د ا ء ووضع الترسير ل المعنى التاني وتالتها الكتاب هذا ما جاء في الكتاب من نفي في إدخال أي و إدخال ص العواجي في متن الكتاب فضلاً عن معاني اللفظ ك ت ا ومبانيه ب ف ض ا معاني ً عن ل سياج المعنى و ص ي ا ن ة اللفظ من ص ي ا ن ة المعنى ولذلك جاءت ا ل آ ي ه ا ل ت ط ر ف في الحفاظ على ص و ر ة ا ل ع د ب فقول الله جل في علاه لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد أ ن أ م ر ه بتاني ا ل أ و ا م ر في زمن ا ل ش ر ي ع أ بسم ربك العلم وثاني ا ل أ و ا م ر قم الليل إ ل ا قليلا ص ل ا ة التهجد الصله ا بالله العلم ي وكلم ع ل م و قم الليل فلذلك كانت قيام الليل واجب على سيدنا رسول ه قبل فرض ا ل ص ل ا ة بزمن ا متطور ا لان صوره المجزمين على الصحيح ثاني صور ا ل ق ر آ ن نزول او الثالثه اذا قلنا بان ننو سابقته هي سابقتها مع قم ب أ ي شيء بهذا الكتاب تهجدا تتلقاه ق ر آ ن ا وقم بهذا الذي تتلقاه وظيفه في صلاتك تلذذ بوحينا وسرح الطرف طب فالعقل وعينه في ميادين ا ل ق ر آ ن مع ش ك ي ن ة الليل ومع إ خ ل ا ص ا ل ن ب و ء ة ومع الترقي وترد ي المعاني قم الليل إ ل ا ق ل ورتي الاقل ف ورتل ي هذا المقروءه ترتيلا و ت أ ك ي د الفعل بالمصدر عند أ ه ل العلم ب ا ل ل غ ة يجعله في ق و ة إ ع ا د ت ه ثلاثا كانك تقول رتل رتل رتل إ ذ ا اكد الفعل بالمصدر أ غ ن ى عن التكرار ثلاثه وليس عندهم في ما يسمى ب ا ل ت أ ك ي د اللفظي أ ك ث ر من ثلاثه حد و ا ل ت أ ك ي د اللفظي ثلاثه و ق ف ت رتل رتل رتل فاخذ من ت ر س ي ل ا نفي احتمال ا ل م ج ا ز أ ن يكون المراد ب ا ل ت ر س ي ل مجازا ثم أ ن ه مطلوب ا ح ت ى م ن النبي ب ل ه ا غيره أ و فضل عن غيره و س و ى ه ذ ن فلا منجوحه شيئا فعلا اضف إ ل ي ه أ ن ه لم ي أ م ر ه النبي الله ب ا ل ت ر س ي ل فقط بل أ ن ز ل ا ل ق ر آ ن مرتلا ورتلناه ترتيلا و ق ر آ ن ا ف ر ق ن ا ه ل ت ق ر أ ه على الناس على مكث ها ورتلناه ترتيلا هذه ا ل آ ي ة ا ل أ خ ر ى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه ا ل ق ر آ ن ج م ل ة و ا ح د ة كذلك لنثبت به فؤادك و ر ط ل ن ا ه معنا رطلناه أنزلناه دقق فالتصرف في الوضع الشرعي هو عين الابتداع وضع هكذا نزل به ا ل ق ر آ ن وهكذا سمعه النبي ب ا ولذلك ا ل ق ر آ ن وصف لناك فكان نبي يتلقى وهذا مدخل ل ل ا ز ا م بهذا النوع من ا ل أ د ا ء ف إ ذ ا ق ر أ ن ا ه لا تحرك به لسانك لتعجل به إ ن علينا جمعه و ق ر آ ن ه ف إ ذ ا ق ر أ ن ا ه فاتبع ق ر آ ن ه اي استمع به د ذ ن ك لا ي س ا ل م ر ا ل ا ت ب ا ع العملي اتباع ب ا ل أ ذ ن أ ل ق أ ذ ن قلبك وسبحك ل ج م ع ثم إ ن علينا أ ي من بعد بيانه أ ي أ ن نبينه بلسانك وهذا تفسير ابن عباس في صحيح البخاري ا س ت م ع فقط ل ا تحرك لسانك ومن بعد ستجده مجموعا في قلبك وميسرا بلسانك ترضاده ويعادته قال جويد الحروف و م ع ر ف ة الوقوف فجعل هذا ا ل أ م ر يرجع إ ل ى معنى ا ل أ د ا ء بالمعنى الفني الاصطلاحي م حتم لازيم احتماله قال وجعلها كل حتى يرفع كل حتى لا ي قال و ل م ا ح م ة ع لكل ى وجهه ذ ا و ي س من ألفاظ الواجهة قارئ ل لازموا للكل فأطلق لكل ا أي ق من لم يجوز ا ل ق ر آ ن ا ز م ه زاد فاكد وجوب الفيل ب أ ن من لم يجوز بالطبع دائما مع ا ل ق د ر ة والعلم أ و مع امكانهما ر ج ع يسبقنا ا د ئ للشرطين التبيين والتمكين ما ما بدوني ما فينا الله أحده لا لا يكلف الله شيئا ولا ا و ي ع ل ى الله م ع شيئا ولا يكلف ت ي ص الله ح ب ا م ش ي ع ن أن تكون ي ع ا ر ف ب ا ل ا يكلفه م ع ر ت شيئا ل ع ا ج ز و ا ل ذ يكلفه لم يتحصر ه والذي ع ي و ب ل س ا ن معينة ي ة و ا ل ذ ي ح ا و ل ف ل م ي ك ن و ا ل م م ت ت ع أ ج ولا ر ف ي ا ل ح ف ظ ولا ف ي ا ل أ ئ ا ن النتعتع جعان و ا ل م ه ا ر ة ب ا ل ق ر آ ن مع ا ل س ف ر ة ا ل ك ر ا ا م ل ب ر ر ة والذي قرا ا ل ق ر آ ن و ي ت ت ع د ع فيه وهو عليه شاق له أ ج ر ا ن والتتعتع في الحفظ هو ت ر د د فيه بحيث ي ق ر أ غيبا ثم ينسب فيرجع أ و يدخل إ ل ى ص و ر أ خ ر ى أ و إ ل ى ايه أ خ ر ى فيرجع هذا التتعتع في الحفظ في وتتعتعن في ا ل أ د ا ء هو أ ن لا تستقيم له هذه ا ل ص و ر ة من إ خ ر ا ج الحرف المعين او م أ د ر ج ة المد ي حين ي ق ر أ لمن يمد أ و إ ج م ا م لمن يشم ثم يرجع الشيخ أ و يعلم من نفسه أ ن ه ا خ ط أ هذه الترددات لكن بشرط الاجر المضاعف وهو أ ن تكون على سبيل المهاره ة يعني على طريق على ل ا ا ت م ر ما أن تكون قانعا ا بهذه لا ر ب ة من ل ل ت ت ع ر يمكن ر التقهقر الارتفاح د ك تكون إلى على سبيل الارتفاع. ده. لأنه لا أن ي ان يصل إ ل ى ا ل م ه ا ر ة بغير ا ل ت ع ت ر لا في الحفظ ولا في ا ل أ د ا ء قال أ ه ل العلم ا ل م ه ا ر ة في ا ل أ د ا ء ا ل م ه ا ر ة في الخط شرطها واحد قل شرطان تكراره التكرار الاستمرار على, على النماذج غ ر ر ا ا أي على ل ا ل ف ا ض ل ة ا ل ر ا ق ي ة المسلم ة ب أ ه ل ي ت ه ا التي تلقت ذلك بالسنه ة الى الله إ حضره النبي قالوا هو مثال ه الخط كيف تمهر في الخط كيف اولا كرر هكذا. لا. تكرر هكذا تكرر لا على نموذج فائق في ا ل ك ت ا ب ة بين يديك م ث ثم لا يجيء ثم ا ل م تأخذ فتعيد ثم تأخذ ر ة إ ن شاء الله ع ش في التكرار أ س ر ا ر وهذا منها في التعلم تصر احتاج التبسا احتاج التبسا يصير إلى الله الأسلوب أن أيهما خطك كخط ويوم الفرح وهذه من اسرار ما يساوي من اثار الربانيه في الارتقاء كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون بدءوا بالتدرج في التعلم على نوع من الاستمرار و ا ل إ ل ح ا ح وعدم الانقطاع ق ط ل هو الذي يسد الباب يقول الرجل دعوت دعوت فلم يستجب لي فيكف ويقول ق ر أ ت وقرات فلم يتيسر س ر فتقطعوا الباب كذلك والأخذوا بالجويد اللزموا عن من أتمقنا لأنه أي أ ن ز لي به أ أ ن ز ل في ا ل ق ر آ ن ا ل أ م ر به وهكذا من ه أي من رسول الله إ ل ي ن ا وصل على هذا النحو وما ج ا ا ء ن ر ت ل على هذه الصورة هذه وما كان ل أ ح د ي أ خ ذ ه إ ل ا بنفس ا ل ص و ر ة التي أ خ ذ بها إذن الوضع في تلقيه كان والأمر فيه من القرآن الوضع الترتيل والأمر جاء أمرا بالترتيل قال تعالى في سورة الكهف تلقيه سورة في فيه في الحمد لله الذي أ ن ز ل على عبده الكتاب ولم يجعل له ع ي و ج ا قيما لينذر ب أ س ا شديدا قال علمي العلمي ا الله نفى نسبه ف ي ا ل م ع و ج ا يعني يكون من قد في شيء ا ل ع ي و ا ج عيواجا ن ك ر في سياق النفي فتعم ق ر آ ن ع ر ب ي غير ذي ن س ب ة غير ذي عوج هنا ل ن ك ر في سياق النفي و ي تعم النكرات في سياق نفيها تعم كالفعل الذي في طيه ا ولم يجعله ل عوجها غير ذي عوج نفى العوج عنه ولو كان ب ن س ب ة ادنى قال ونفي العوج يعني ا ه اول ما يصدق عليه العوج اللحن في أ د ادائه ئ ه اللحن في أ كان كبيرا أ م صغيرا كان جليا أ م خفيا كله صنف من صنف العوج والله صان كتابه وأكد ذلك العوج والله بقوله قيماً أي بل جعله جعله صنف صنف صان من قيماً قيماً ما أي أي له عيوزه قيمه أ ي جعله قيما أ ي مستقيما حائزا لوصف القيام أ و ا ل ا س ت ق ا م ة على أ ك م ل الوجوه فما اكتفى بوصفه بالاشتواء بل زاد فنفي ا ل ع و ز ه أ و ل ا و إ ذ ا أ ر د ت أ ن تصف ش ي ء أ على فاصفه بالوصف ثم اطف عليه نفي ضده يقول الله الملائكة من وصف الملائكة قال لا يعصون الله ما أ م ر ه م ويفعلون ما يؤمرون هي هي ولكن الجمع بين إ ث ب ا ت ا ل ط ا ع ة ونفي ضدها ل ت أ ك ي د الوصف و أ ن ه م لا يتصور منهم خلاف الطاعه لم يجعل ل عواجة العواج في العواج في في في وأعتذر لبعض يطعنونها الصورة ونفي واللحن هذا بيانه الذين المصاحف قيمة نفي في في في في رسمه لرسم لغته ويستدلون بما قاله عثمان رايت فيه لحنا ستقيم هو العرب بالسنه ا م ا ف ه م معنى ك ل م ة اللحن و أ ن ه من قبيل المشترك و أ ن ه يطلق على ا ل خ ط أ والصواب الاخر ك ل م ة الصدد هذا معروف لحنت لهم كما يفهم والمرء تكرمه إ ذ ا لم يلحني هذا الاغز عندهم لحنت لهم كما يفهم م ع ن ى لحنت لهم كما يفهم رمزت لهم رمزا ولم ك كي ن ه فيه خفاء ا في يجعل ف ه ه م لهم ا اللحن ن ف ي يجعله ولم ابدا ليس هو اللحن المنفي وليس هو اللحن الذي يعاب به قارعه و أ و ل علم الذكر ي ت ق ا ن و حفظه وقارعه ل و و م ع ر ف ة باللحن من فيك و م ق ا ش باللحن فيه ل ل ق ر آ ن م ا فيه لحن لذلك النسخ لجدوه باللحن فيه لا باللحن من فيك إ ذ يجري فيه فكن عارفا باللحن كيما تزيله وما للذي لا ي ع ر ف اللحن من عدري رجعونا ش ي خ كنا حكم ماخده ما ومجالس الاقراء عند الصحابه ومن بعدهم كانت تتحرى في ا ل أ ت ى ولا ت ت س م و ق ص ة من قرع النبي صلى الله عليه وسلم م ن ه الصدقات للفقراء والمساكين فقصر فقال له ارجع فقال ا ل ف ق ر ا ء والمساكين فقال مد والله لقد مدتها بين يدي رسول الله فيدل فقراء نادي والمساكين عن سيدنا علي على رسول قال عن و يؤكد ق ض ي ة الترتيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنثروا ا ل ق ر آ ن نترتقل ولا تهذوه بالذل ا ل م ع ج م ة هذ الشاري قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن نموا ح د ك م آ خ ر السوره وروي بمثله ه الله من كلام ابن مسعود ابن ن ع رضي الله عنه <تصفيق> نطر د ق ل أ ي في اللفظ كما تلفظ لنا أ د ا ف ع ش ب ي ه ق ر ا ء ة الذي يريد أ ن يتخلص من ا ل م ق ر ب أ ي ط ر ي ق ة والدقل هو أ س و أ التمر وارداءها أ ه تريد أن تنتهي أن من ل ق ر ا ة لا تتقنوا و الشعري رجزه أي هدى وكانت له قراءه عندهم على هذا النحو من التقصيع ن ق ل ة نقلة أ د ا ء ا ت ه في كتب ا ل أ د ب وفيها يعني ما لا ينسجم مع ط ب ي ع ة الكتاب وتعلمون أ ن هذا اللون من أ ل و ا ن ا ل أ د ا ء الذي ي ج ع ر سامع الكتاب من قارئ ب أ ن ه م س ت د ق ل لما ي ق ر أ من جهة أ و أ ن ه جعل ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن كالشعري خروجا الشعر الرجازي هذا شيء غير مقبول في ط ب ي ع ة القران الذي يتناقض مع الشعري ويلح على أ ن يقول وما علمناه الشعر وما يتبخيله ي ن ي ي قولا ل ل أ ن ه ا اذا ح م ل ن ا على أ ن فعلا جاءت للجواب عن سؤال و ل ي م ه على ق ا ع د ة الاستنافات ا ل ب ي ا ن ي ة تجيء جوابا عن سؤال اقتضاه الجمله ق ت ت ض ه ا ة القبلية ترسيل نقطة إن عليك بدل ترسيل ردت القبليه جملة تتعليل التعليل ووجه التعليل أن من ن م ع ا ل ل ت ع ي ت ق ل أو قل تقل بفتحتين هو الشيء النفيس في نفسه ومنه ا ل ت ق ل ي ن منه ت ق ل ا ن الجن و ا ل إ ن س ومنه الذهب والفضه ت ق ل ا ن ت ط ل ق ا ن على أ ن ف س المعازن وانفس الاجناس ة تجده وما ا ح ح ت ل و ل ت ه على المزاج ما وما رجح ثقل كان راجحا من جانب المعنى كان نفيسا تعليل بالنفاسه بين يدي وبين يدي وبعد ا ل أ م ر بالترسيل للاذان ب أ ن ن ف ا س ة الكتاب تقتضي إ ف ر ا د ه بصيغ من ا ل ق ر ا ء ة في الخطا ب يعني مثل القراءة القراءة إن بغين على نحوين مع انظر ت ي ن مثلا لو اخذت اي خطاب من جهه ة ت ب د لها خصوصيتها و أ ر د ت ان ت ق ر أ ه على من أ ر س ل إ ل ي ه م هذا الخطاب من من لهم ص ل ة بهذا فول ستتحرى أ ن يكون قراءتك للخطاب م ف ه م ة ل أ و ل ئ ك و م ل ت ز م ة و م ح ت ر م ة أ و م ح ت ر م م ة و ن ا س ب ة لمقام الخطاب أ ي ض ا ومقابل أ د الاداب و ع ل ى و ر ة ل ا ت ف ه م و على ص و ر ة لا ت ت ح ق ق ب ه ا ل م ق ا ص د ولا تتناسب مع الخطاب ل ك ن هذا شائنا ب ا ل ن س ب ة لك كلما عد ذلك مناسبا فكيف في كتاب الله جل في جلاله جل جلاله وعظم الخطاب رتل إ ن هذا القول حقيق ب أ ن يرتل إن سنلقي النفاسة عليك قولاً في غاية、النفاسة. في غ ا ي ة ا ل ج و ج ة في غ ا ي ة حمله للمعاني ومما يستخرج به المعنى ب ن س ب ة ا ل ق ر آ ن قراءته على م ه ل وتؤده لتعطي ا ل ف ر ص ة باللسان على تمكين البيان والجنان لتتدبر فيه ولذلك قال ابن الخاقان ا رحم رحمه الله لا من قبيل علوم ا ل أ ص ل وترسلنا ا ل ق ر آ ن أ ف ض ل للذي أ م ر ن ا به من لبثنا فيه والفكر كتاب أ ن ز ن ا ه لك مبارك ليتدبروا ولا يمكن تدبره الا بلون من الوان ا ل ت أ ن ي ث ثم قال من بعدها ومهما حضرنا درسنا فمرخص لنا فيه إ د دين العباد إ ل ى ا ل ي س ر ي فنبهنا ا إ ل ى أ ن هذه المراتب كانت م ع ر و ف ة ودخلنا أ ي ض ا أ ن الى بحث المراتب وهو أ ح د صور الكيفيه مراتب ا ل أ د ا ء ليست مرتبه ة واحدة ويلزم ثلاث مراتب ي ف ا ا ل ت ج واحده ي د ك ل ه ت ق ق أصل أ ل ا ا ء و ي التحقيق في التدوير في أولا ودور الحذر مرتبة حقق واحضرن في الاذى آ تصب وكن في كلها م ج و د يدخل الثلاثة حتى في م ر ت ب ة الحضر وهي قصر المراتب قال العلمي كيف تمايزت هذه المراتب فصارت ث ل ا ث ة قالت ب ا ل أ غ ر ا ض والمقاصص ر دين الأغراض أيضاً يتميز ا ل أ ش ي بأشياء ا بارها ا ء ل ق ر آ ن واحد لكن إ ذ ا كنا بصدد التعليم أ و التدبر أ و الاستنباص ف ا ل أ ح ك ا م فالمناسب قراءه ا ل ق ر آ ن تحقيقا برصبات التحقيق ف إ ذ ا انتقلنا إلى أن أ و كان الغرض هو ان ن ق ر أ ه ل ل ا س ت ظ ا ر والتعهد والحفظ وتدارك ا ل ما فات و تكسير ا ل م ق ر ؤ فلا ننزل عن حد الحدر و إ ذ ا كانت لنا س ع ة دونهما أ و بينهما ف إ ن لنا فشح في قراءتي بالتدوير و هو الحد الوسط الذي لا شطط فيه حد الوسط و ي ل ز م على كل م ر ت ب ة أ م و ر فمثلا من الملامح أو ا ل خصائص ق ر ا ء ة التحقيق أ ن ه ا ق ر ا ء ة تعتمد أو تتعمد إ ش ب ا ع المدود إ ت م ا م ا ل ح ر ك ا ت ت و ف ي ة ا ل غ ن ا ت ت ك ت ي ر الوقوف ا ل ج ا ئ ز ة تفكيك الحروف تفكيكها تفك تفكيكها في الذي لا فيه في الذي يضغمها المقام لا لمن مقام شرطه مثلا نحن ن ق ر أ مجالا واتخذ الله لو شئت ل َ ت َّ خ َ ذ ت عليه فتدغم ُُِ ذ َ ل َ ف ِ ت ا ل ه هو ي ق ر أ بارضان م ث ل ا ل لا يجوز لمقام التحقيق الا ل َ ت َّ خ َ ذ ت عليه إ ذ ن كان هناك إ ش ب ا ع في ا ل ح ر ك ة إ ش ب ا ع في اتمام في المدود ت و ف ي ة ا ل غ ن ا ت قال هذا قال فيه وينبغي الاحتراس من أ ن يوغل في ذلك ويفرط في لحد توليد الحروف أنت حتى تخرج عن, عن ا ل م ر ت ب ة نعم、سن. نعم ه و هو جود جود هي هي التحقيق ما الآية صناعة لا لا رتل هيجود. رتل في شئ والترصيل الذي يعنونه أ ح ي ا ن ا أ ح د المراتب وهو م ر ت ب ة التحقيق لكن حين يكون المراد من تحقيق التدبر أ و الاستنباط يقال رتله ا يقال ذ ا لكن حين يكون ا ل غرض التعليم يقال تحقيق إذن هناك فرق بين الترسيل في لسان القرآن في يقرأه الترسيل مال فرق في وترسلين وتؤدتين على بحيث يكون كل حرف مستوفيا لما له من الحق والمستحق أ ف ر د او تركب, صاد أو نون أو تركب في الحرف الأخرى. فهمنا؟ كما ان الادراج في الحدر ينبغي ان يتوقفه من ا ل إ د م ا ج ومن البتر ل أ ن الحدر بعكس ويقابل التحقيق فانه يعتمد للاختلاس بشرطه والقصر بدل المد و ا ل إ د غ ا م بدل التفكيك وتقليل الوقوف بدل تكتيريا ث ي يعني لا يقف إلا في ر ا لا إلا الوقوف ا ل ا والكاملة م ة لأنه د ل المقرؤ لأنه القرآن سبعية مثل السنة السقف غ ر تكثير ض أنه بأحزاب سبقنا هو هو أو يتعهد كما أحدثه سبعية في إما ي قراءه ا ل ق ر آ ن في سبع ش ايام فحزبه اذا انه طويل وهو إ ذ ن التزمه وجب عليه كما معروف سبب الترتب الله ولو ر فليقضيه من ا ل ص ا ت ط ا ل م ق ر و الذي فيها أيضا لم يصل يصل وإذن إنسانه وكان كذا متى أحد ع ش ر ب ا ل ل ل يصلي ي يجزئ فإنه أن صباحا في الضحا ث ا ي عشر ر ك ع ت وهذا ورد في حديث مات ا ل ا س ن ا يصلي هذا ع ش ر ويضيف الى ا و ت ر ر ك ع ه ل أ ن ه لا وتر في النهر انما و ت ر ه في الليل حتى لا يقطع ما كان يتعاهده المراتب كيفيات فيها ساعة بحسب الموا... الم... الاغراض والمواقف والم... وال... والمقاصد وقيل إ ن هذه ا ل م ن ا ت ب نجد في ا ل ق ر ا ء ة ما يتناسب معها نجد من كثير يعني كراءة لا يمكن مثلا لا التحقيق على الصحي لأنها على قراءة كراءة بها كثير أن تقرأ على... لوان الاختزال في م ق القصر م ا أ د ا ل والفتح وهو لا يقف على ا ل آ ي و إ ن م ا يقف على حمزه على التمام الله في الوقف. إنه يقف على التمام ب لا يقف على ل ل ا يقف كالبصر على ا ل آ ي ه ذ ا من شنته قالون عندنا في وجه القصر القصر إسكان الجم قال إن هؤلاء هو أنه يمكن أن ميم م ن أئمة ا ل ح س ر م ي ن ي ق و ل ا ل م م ق و ل ان المسلمين يقولون ان ا ل م س ي ن يقولون ا ل م س ل م ي ن و ل و ن ا ل م س ل م ي ن يقولون ان ا ل م س ل م ي و و ا ل م س ل م ي ن ق و ل و ا ل م س ل ي ن ق و ل و ن ان ا ل م ي ن يقولون ان ا ل م ي ن ي ق ن ان المسلمين و ل و ن ا ل م س ل م ي ن يقولون ان ا ل م س ل م ن ي و ل ان ل م م ي ن ل و ن ان ا ل م م ق ان ا ل م س ي ر ي ف و ل و ن ا ي ر ت م ل و ل أ ن ه م د و ل و م ش ب ع ي و م ن ف ص ل أشبع ل و ر ش ز ي د و م ت ص ل أشبع ل و ر ش ي ن ك م ن ف ص ل ي ن وفي ت ت تَلَى ل لَهُ مد دَلِينٍ مِدَّلِينٍ مد لَهُ ّ مِدَّبَ وَوَسِّطًا ً وَأَشْبِعًا ا دائما عنده إذن ق ر ا ء ت فلذلك الجمع غالبا ما يخرجونه في المدود مع ح م ز ة جفين غالب ويرمزون له بجفين ن الذين ي ج ب و وقولهم ا ل أ خ و ا ن بالنسبه للكسائي مع حمزه أ خ و ا ن غير في ا ل إ ي م ا ل ه اما ا ل أ خ و ا ن في المد فهو حمزه ومن طريف ا ل أ م ر أ ن الشبيه يحن إ ل ى شبيه وينجذب نحن ا ل م غ ا ر ب ة كنا نقرا ب ر و ي ه حمزه قبل ورش يعني الأندلسية مع العدو مغاربة فلما تحولنا عنها بعد ان جاء الغزي ا بن قيس في آ خ ر القرن الثاني الهجري تحول جاء ب ق ر ا ء ة ن ف ع من روايتين ف أ خ ذ ا ل م غ ا ر ب ة عنه أ ق ر ب ا ل ر و ا ي ة ل ح م ز ة ف أ خ ذ و ه بها تبركها ل ل م د ي ن ة بدل ر و ا ي ة ا ل ك و ف ة مرازن فلذلك نحن عندنا, عندنا حنين ت ل ا ل ح م ز و ي ه ثلا ل ق ر ا ء ه الحمزويه تجد ت عندنا ق لا يسمون الشيخ الا و ر س ب ق لهم أ ي ض ا حمزه قبل ورشه ل اذن هذه ا ل م ر ا س ب و أ ز ي د ك م ك ي ف ي ة أ خ ر ى ر ا ب ع ة وهي ك ي ف ي ة الجمع و ن أنشلوا الإشارات المباحث لا تستقصى هذا علم, علم الجمع بعده وتتفرغ عن العلوم ج م ى ح د م ا د ا ل ا م فبتدع شرعي نعني س م ب ا ب د ع بتدع ك ي والابتدع ف ي ا ل و س ا ئ ل إذا تعينت ل م ق ا ص د ش ر ع ي انتفع عنه اصبح بدعيتي كان الناس يقراون ب ا ل إ ف ر ا د ا ل إ ف ر ا د هو ان تقرا كل ر و ا ي ة على حده تريد ت ق ر أ ل ع ا ص م افرد حفصا وحده وشعبا من ب ع د ي وحده ك ل ما ت ق ر أ وليس لنا جمال إ ل ى القرن الرابع عصر الداني و ب د أ الجمع ل ق ص و ل ا ل ه م ة من ج ه ة ولخشيه أن ي ف ت ان ل و من ألوان ل ا ت ح ر ي ر و ل الجمع بالنسبة للعلم ليس أ ن لقراءة ا ت ع بالجمع ب لضبط د ولا الصلاة تقرأ هذا ا ل م م ج و ع ا ل ذ ي لا بد أ ن يحفظ هذا من ت ي الوان ج م ع ي ك أيسر ا ل ب ا س ت ح ض ا ر ه للأصول ل و ا ف ر ولكل م إ ذ اخذ أ بذلك فجوزه ا ل أ ئ م ة وقالوا زوز ي ج م ع و ح د د و ا ل ك ي ف ي ا ت كيفية الجمع فاصبح الجمع ك ي ف ي ة وفيه كيفيه هل نجمع ا ل ق ر ا ء ا ت بالحرف أ م بالوقف أ م بهما ث ل ا ث ة أ ش ك ا ل لله و اشترطوا على التحقيق أ ن يتقدم ا ل إ ف ر ا د الجمع م ع ن ى هذا أ ن كل من أ ر ا د الجمع لا بد من أ ن يتقدم له العفره اشترطوا سبقه وقال امام ب ن الجزير ح م ه الله في بيئه الله م ع ر و ف ة في الباب قولي、سيدي. واتفق القراء、زي. قولي تفقدوا قولي لذلك الأبيات تيضلطي المشي ليلة أول تعلبي تقولوا سيدي زيد حيانا سيدي ما رأس الخيزة. رأس هنا الخيط الخيط وقد جرى وقد من عادتي ا ل ا ئ م ة إ ف ر ا د كل قريء بختمة ب بختمه أنا, أنا من الآن س بن وقد جرى من عادتي ا ل ا ئ م ة إ ف ر ا د كل ق ر ئ ب خ ت م ة حتى يؤهل و ا لجمع الجمع بالعشر أ و أ ك ت ر أ و بالسبع ثم قال من بعد وجمعنا نختاره بالوقف وغيرنا هو العدو ا ل ل د أ ن س يختاره أو وغيرنا المغرب بالحرف بشرطه فليرعى وقفا و ب ز ي د ا ولا يركب ليجيد حسن الاذى فالماهيرون الذي إ د ا م وقف ي ب د أ بحرف من عليه وقف يعطف أ ق ر ب به ف أ ق ر ب مختصرا مستوعبا مركبا وللزميل وقرا و ا ل ت أ د ب إ ن الشيوخ إ ن يريد أ ن ينجوبا ه كتبت بالحذر هذا الشيء أنا مسجل صوت. أنا قرأته بالحذر. الجنة مسجل بالوقف قرأته صوت مثال واحد وهو الذي عليه المشارقه لليوم ولكن اختاروا منه الوقف على ا ل آ ي ة لا مطلق الوقف ولا يسمح بالوقف على أ ي وقف فيه كما الا كماله ك ا ل ز ي ا ت مثلا ا ل آ ن والسمنودي ا ل و ا ر ه ب ا ل آ خ ر و ن ا ل ج م و ن ه ب ا ل آ ي ة احتراسا من طالبنا يتطلب فيهم ض ع ف ويخشون من مسائل ك ث ي ر ة عندنا الجمع بالحرف والقصاص من أ ئ م ت ن ا ك الجمع ن يختار ا بينهما لكماله في التعريف والف عندنا رسائل ومعظمها لا يزال ا لا يزالوا مخطوطا أ و ضائعا في هذا الفن المسمى ف ن الجمع الجمع بالوقف هو ان تقرا ا ل آ ي ة إلى موضع الى و وبالنسبة ق ف ل إ موضع الوقف والوراس تعصفوا آية ثم مبتدئ بمن بمن به الابتداء بمضمان الكتاب الذي تقراه به مثلا ا ق ر ا بالسبع بمضمان ا ل ش ا ط ب ي ة ا ل ش ا ط ب ي ة قدمت من ا ل ق ر ا ء نافع وقدمت من روته ق ا ل و ن فنبدا ب ق ا ل و ن أ و ل هذا هو لماذا اشترته ا ل ا ل بدا ب ق ا ل و ن عندنا نحن ا ل م غ ا ر ب ة نبدا أ ب ل د ر ر اللوامع وهي نافع وقد ه ي ر أ نافع و ق قدموا ورشا على قانون ل و فنبدأ ب ر ش في أي、سر. مع ص ع و ب ة في الترسيب إلى ب د يتصاحب بورش ي ا ل أ م ر ي ب د أ و ن مثلا بقاله ا ل آ ن عن جمع ا ل و ي تقرا له من أ و ل ا ي ا ل أ ي ا م ثم تنظر ا ل أ ق ر ب ا في الخلف من القراء كلهم فتعطفه من محل الاختلاف هذا معه غيره ما تزاحم صاحب المرتبة لم قدم يكن ويزعبه فإن ادحك نفر رتبن قراءنا و هك رمزهم على ترتيب و هك رمزهم على ولائي من نفيع ك د ا إ ل ى كسائي ابجتهز حطك لم نصفدقرص التخدخ على هذا النشق مرتبين أ ب ج د ي ت ه م مرتبين رواتهم واضعين لكل ه واحد مقامه ورجبته تعطف من محل القرب اختصارا ف إ ن تزاحم اصحاب الخلف قدمت صاحب ا ل ر ج ب ت ي ثم تكمل ا ل ا س ت ع ا ب وتنتقل إ ل ى غيره إ ل ى أ ن يتم فان لم يكن خلف مضيت مثلا لم خلف والآن إذا بحيث يكن شيء فيها تذكرها قصير حتى يقف كلنا ع ب ا ر الشيخ في الحقبه في قريبه والنجم إ ذ ا هوى هو قراته قالوا لن تنظر وانت ع ى ا ل ق ر ا ء ة عندك هل فيه خلف والنجم ما فيه خلف إ ذ ا ما فيها خلف هوا فيه خلف فيمن ا ق ر أ ه بالفتح وقد ق ر أ ت ه قالوا فدخل معه الفاتحه الذين ل يفتحوا ك م تخلف المقللون ا ل ذ ي ن يميلون بين بين والذين يميلون انبطاحا كبرى وهم حمزه والكشاي من, لا من فتح إلى تسمى هذا الجمع على وجه التناسب ل أ ن هذه ا ل ش ي ء عندها خليكم ل آ ن م علوم مرتبة فقط ن د خ حتى تتبع لن أمور فتقول إ ذ التالي هوي وتحذر تكسر أن ك ا أو م ح ك س ر ه و إلى آخر يقرأ قراءنا كما المشارق تغنماتهم أحيانا في بعض أهو قراءات الجماهير يعني يدفعها الى ان يبدع فيبتدع حيث لا يكون الابتداع حسنا قراءة ثلاث الذين قوم الفتح دخلوا تحت ويقول المندرج هذا لم تجد عوده ت ق ل فحصل أ ن ا ل س ب ح والعشر دخلت في ثلاث ك ي ف ي ة ما ضل صاحبكم وما غوى من ا ن سنبدا ا عندنا موضعين صاحبكم وغوى له وجه اضم الميم في صاحبكم فأتقرأ وما غوى ونؤخر ع ما ضل صاحبكم وما ضل تقول لك غوى لي بأي ق ا ل و ن رغم رتبته ا ل م ت ق د م ة و م ك ي رغم ق ت ب ت ه ا ل ث ا ن ي ة ل أ ن ه غير أ ق ر ب لم يكن قريبا ف ن ق ر أ ما ضل صاحبكم وما غوى وما غوى وما غوى ما ضل صاحبكم وما غوى <تصفيق> انتهاء القناه تحطوا ل ن هذا جمع بالوقف جمع بالحرف عندنا هنه هنه هنه هو أن ل ا تصل ي إ ل ى ا ل و ق ف ة و إ ن م ا مع أ و ل خلف يعترضك يسمى وقف الانتظار انتظر حتى ت أ خ ذ معك القراء ثم تنظر وهذا فيه إ خ ل ا ل أ ح ي ا ن ا قد يعود ا ل إ خ ل ا ل بحسن ه الابتداع قد تقع لا بد من الانتباه فهذا يجيء بالخلف من الابتداع ويستوفي ثم يواصل ولا يراعي ق ض ي ة هل حصل على ه د ا ت ر ك ب أو ل او لا ل ل أ أن ف وقفين ض من نجمع بين وجمع وإن ش ا ء ا ل ل ه حين يكون تكون الدورة م ح و ر ه الجموع إن شاء ا ل ل ه ا جموع الكتاب أ و كيف يجمع الكتاب أ و كيف هي ط ر ي ق ة ا ل م غ ا ر ب ة و م س ا ر ق ة في الجمع إ ننتقل شاء الله و الى يعلم النماذج نسبق لنا أفنان نقول أفنان الفرع الفرع في لكم أفنان فرع للاداء أ د ء الفنان ل فرع أ تعلم حد وحكم قسمه تفهم ثم مصنفه ا معها مراتب نماذج اتتك بالمواهب الأخير هو النمدج النماذج ذ ي ا ت ر ا ه ل ك في هذه ل أ ف ن ن ا ا م ص ي و ط ي و ق ف على أ ك ث ر من خ م س ة نماذج والمختصر اختصر على اثنين منها نموذج من ا ل أ د ا ء العام ونموذج من أ د ا ء الخاص على اختصار فيه بسم النموذج ل ل ه ا الذي ينتمي ا ل أ د ا ء العام هو نموذج الوقف والابتداء والذي ينتمي ا ل أ د ا ء الخاص مبحه ا ل إ م ا ل ة ونقف قليلا ثم ننتقل إن ش الى ء ا ل ل ه إ محور ي ن ج ا ل ت ن س ت ف ت ح ه اول و ق ف مبحث الوقف في ا ل أ د ا ء ما هي مباحث المهمه اولا ل ذ ي ل و وتانيها ق ف حده ب ما حده ا ل ع ل م اقسامه باعتبار الموقوف الذي ه والكلام والواقف ب الذي ه والقارئ له تقسيمات تقسيم ترجع إ ل ى شيئين والاختبارين المصنفات التي أ ف ر د ت ه ب ا ل ت أ ل ي ف ثم كيفيات الوقف ما يوقف به لان عندنا الوقف ا ل ا ب ت د ا ء م ب ح ث في ا ل أ د ا ء العام يبحث فيه, فيه بحثين فين بحث الوقف والابتداء أ ي أ ي ن تقف هل تقف على تمام المعنى أ م يكفي كماله ك م المعنى ه ا ل أ م تقف على حسنه فقط أم تقف أم على راس أ س ل آ ي ي ة وما م ى إ ذ الايه تجاوزت هذه ج و ز أين تقف ذ ا يلائم الأداء العام مبحثين تم تتبع المواقف من فاتحات الكتاب الى ص و ر ة الناس هذا مبحث ا ص علم مستقل لما تشعب وكثره مباحثه أ ف ر د ب ا ل ت ا ل ف وهذا في مثل المكتفى في الوقف والابتداع في تطبيق من بدء الكتاب الى نهايته يقول لك وقف هنا تام هنا أ ت م هذا أ ح س ن هنا لا تقف إ ل ى آ خ ر ا ل ق ر آ ن ومنه منار ا لاهتدال ا ل شموني تتبع منه ومنه كتابه ي ل ى الوقوف لمن ل ط ي ف وكتابه ر السجاوندي ومنه كتاب العماني العماني ت ل يتبعونا الكتاب الأصلي نسخه في الوقوف ي ا ل والجائزه ق ف و ا ل ك ا م ل ة و ا ل ت ه م ة على ك ل عن ا ص ط ل ح والقطع والائتنام في الوقف والاستناف ا ب ن النحاس وغيرهم ن الكتب المجلده هذا علم مشتقل نبحث فيه ا ل آ ن و إ ن م ا نبحث عن في م ب ح ث ا ل أ د ا ء العام الوقف و ا ل ا ب ت د أ ي ن تقف الضوابط ا ل ج م ل ي ة ل أ ق س ا م الوقف وفيها كيف تقف حين تقف بم تقف هل تقف و ب ا ل إ س ك ا ن الخالص أ م بشيء معه هو أ ي ض ا جائز لكلهم أ و بعضهم ل ك ل ل ه م أ ن مباحث ا ل أ د ا ء عامه متفق عليه محل اتفاق قلنا قلنا الوقف لكم بالأداء الذي الله كل الذين المسألة وأنما عن بعينها نبدأ إن يبدأون ابن عام وخاص باحث عامات يبحثوا فيها رواية شاء بحثوا عمر بحديث شيء يخص في في يقول سيدنا عمر ما معناه و قريبا من كلامه عشنا ظهرا و أ ح د ن ا يؤتى ا ل إ ي م ا ن قبل ا ل ق ر آ ن فنتعلم ا ل ص و ر ة وما فيها من حلال وحرام وما ينبغي أ ن يوقف عنده منها ثم ر أ ي ن ا رجالا من قدرك في آخر في حياته فسادا في الناس نبه ع لم ه و ل يكن عاما والصحابه كانت لهم أ ع ي ن في النقد في انتقاد ما خرج عن ا ل أ ص ل في البوادر لكن ي س ح ب ه الناس ا ل ذ يحسبونه ن ي ك أ ن ه ظاهره ة كانوا ر ع ثم ر أ ي ن ا ناس اوتوا القران آ ن قبل ل إ ي م ا يعني قبل أصله ل الايمان ق ب أ ع م ل ل ا إ والاشتغال بها. يعني هم يهتمون بها بها هم يعني بقضية ا ل ح فترى ظ وقضية الأداء ن الإيمان نحن الأشياء ت ت ب ا ف ر واحدهم يقرا من ف ا ت ح ة المصحف إ ل ى خ ا ت م ه ما يدري ما, ما امره ولا ناهيه ولا زاجره ولا ما ينبغي ان يوقف عنده أحفظوك ف ق ض ي ة ا ل ع ن ا ي ة بالوقف على المقروء من مجال ا ل ص ح ا ب ة ا ل أ و ل ى كان ده مستمرا ومعروفا ومن ح د ي ث أ م سلمه ة د هذا ق ا ل ت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع ا ل ق ر آ ن ا ي ة آ ي ة ي ق ر أ بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف و ق ر أ ت ا ل ف ا ت ح ة بكملها في وقفتها هذه تدل على أ ن العنايه بالوقف و ا ل ت أ ن ي فيه والتلبت فيه من أ ج ل التدبر و إ ح ز ا ن ا ل أ د ا ء كانت س ن ة في مجالس ا ل ص ح ا ب ة سنة كانت في مجالس ا في ل ق ر ا ء جاء الوقف ما هو الحد الذي العلم قالوا الوقف أهل أو هو من أين حدده به يعني قطع الصوت على آ خ ر ا ل ك ل م ة من المرسومه اصطلاحا على آخر الكلمة اصطلاحا يعني الرسم الكلمة في اللغة. قطع الصوت على للانصراف زمنا يتجدد ن ف فيه س ي ت فيه النفس ويستريح فيه القارئ إ ذ ن هذا ا ل ت ع ر ف عندهم أ ب ا ن عن ان هناك غرض في الوقف هو ج د ي د النفس ل م ت ا ب ع ة ا ل ق ر ا ء ة و أ ن هناك م ح ل للوقف لا يجوز على غيره و أ ن هناك ك ي ف ي ة فيه لا يجوز سواها و لذلك قالوا إ ن المصطلحات التي ت ز ا ح م ه أ و تلتبسوا به كالسكت و القطع ينبغي أ ن تميز يقول هل ه سكت و وقف قالوا لا السكت معناه في الاصطلاح و للوقف معناه نعم القطع كان يطلق عند ا ل أ و ا ئ ل بما يعوق ق ط ه على ق ل ه كذا وكتير ل الله وكثير ما تجد واحده في, في, في كتاب القطع والاعتناف سواء لابن النحاس أ و ل أ ب ي شعفر ن ح اقطع ي هنا ولا يجوز القطع هنا يعني الوقف أ م ا عند ا ل م ت أ خ ر ي ن فالقطع يقال فيه فيما يقال ك القطع ن بنية ا ا ا ا ن يعني ص ر ف ل أ ي الوقف في المقاطع إ ذ ا ن ا بالانتهاء و إ ر ا د ة الانصراف إ ذ ا الفرق بين القطع والوقف في ا ل ن ي ة فقط إ ذ ا نويت الانصراف كان وقفك نعم يقولون و القطعي وفي ا ل آ ي ة نعم القطع لا يكون على غير الايه آ ي ة ي ك و بينما الوقف يجوز على م جون ا ل وفي ق ك ا ل ق ص وفي الايه تجاوز على الآيات إ نيه الانصراف وكونه إ ن م ا يجيء في رؤوس اداره ان تنصرف فالافضل أ ن تقف على آية ايه ح ح ت ر ا م م ل ف مقر ولكنت ذ ذاك ا القطع الفصل كأنه إجاز لأن لك تتحول توقيفه كأنه بأن、تتحو. أ ش ي اما ء كذا هالله خد أ السكت فيخالف في الوقف في موارد كثيره في حاله ومحله ومقداره وغرضه في ا ل ح ا ل والمحل والمقداره وغرضين فروق وقف جاري عن سكتنا أ ر ب ع ة صور من المخالب هو قطع مثل الوقف ولكن محله مختلف قد يكون على آ خ ر و ق ت يكون في الوسط بحسب ا ل ر و ا ي ة التي ر و ا ا ي أ و ر د ت السكت ولا يكون حاله كحال الوقف معه تنفس لا يجوز تنفسه مع السكت ومقداره دون مقدار الوقف ثم يجوز أ ن يكون ك م ا ق ل ن ا في أ ت ل ا ء ا ل ك ل م ة إذا كان واردا نحن الان مع ا ل ر و ا ي ة كسكت ح م ز ة على على الساكنه قبل ا ل أ م س مفصولا أ و متصلا كما في شيء ونحوه إن إن وإنما الاستناف من تسكين الله إظهار الأمس هذا أدائي لا واقفي ليستريحوا على كل ليس لغرض سأعرفه تمك شيء قدير يدرد غرض غرض ثم تجدي تنفسه ي تمكن من نطق بالهمس لخصوصيتها في م س ج د ولمزه في النطق به تكلفه فسهله و طراطا وحذفه الى وأزروا وأزروا سكتا س ك ت ا م ن ع ل اخر ل قبله الأشياء التي ل س ا تهدما ا ك ي ن من ترعى ت في ف ف ي حين تستعين دايما القوي فكأنك لأنه أ النطق من ح تقطع القطع تقول على بهذا بالهمس ا ل ف ي ج ي ب الضعيف قويم ن ا ل أ ح ر ف فيؤدي في الى ما يسمى بلحن ا ل س ر ا ي ة يسري ياكل الضعيف شيء إن ق د ا ل حرف اللين ضعيفه ومن آ م ن و أ ص ل ح فلا خوف عليهم ولا هم ي خلف لو جانب المفصول اردت بسكته عليه ذ ا السكته هو اذن دائما قبل الامس سواء في ك ل م ة و س ط ى أ و في ك ل م ة م ف ص ل ة إ ذ ا السكت هو بمعنى الوقف ي يختلف عنه في موارد منه غير إلا إذن الاشتراحة الأجلية النفس المشتراحات موارد أنه أربعة أو عنه منه هذه همستي عنه وغرض ما فيشك مقدار مثلا ل وقفنا و نحن مثلا في, في وقفات لتتنفس ر د د ا ل الحمد لله رب العالمين ج د ت نفسك هاتش هالسكتي ممكن زيد ممكن ت ن ق ص ولكن ع ا ل أ ق ل مقدار ما ي ت ر د د ن ف س ه واحد يخرج نفسه يدخل نفس جدي نفس, جدت نفس. انما تقرا بصوب النفس وعدم تجديده يقطعك عن الاستمرار وهذا السر في اتخاذ الاوقاف إ لا يمكن ان يصل على طول بنفس واحد قراءته ولا يجوز له ان يقطع أن يقطعه متى ما انتهى نفسه اذا لا بد من اختيار موارد بصله ضروريه هو أقل. لابد في كل مرتبة. هم يخرجونه بحركتين إ ن ا ل ح ر ك ة الواحده ة ذ ه لا تفصل فهم يعودونه بحركتين ولكن الحركتين هذا هي تقريبا ولكن ل بالتحقيق السكت أطول ولكن الخطر هو إياك أن إنه لا التنفس وإلا تحول إلى وقف. فإن كان وسط الكلمة صار خطيئة هذا لأنه لا يجوز تقطيع الكلمات ح م ز يجوز يجوز ة خطيئة إياك كان صار هذا تجد تتنفس تقطيع فقد وقف قد فإن وسط أن هو إنه بجعل ا ل ك ل م ة كلمتين ت س ت أ ن ف بعضها وتقف على بعضها وهي موصوله اذا الوقف والقطع والسكت مصطلحات ترتبط بهذا المبحث من الاداء اليه اقسامها ا ل الوقف هل هي و ا ح د ة في ا ل م ر ت ب ة قبل علم كثير لهم أ ن ولكن ا ا ع من و و ق ف ل معظمهم على أن ا ل أ أو و ق ف ا ل و ق و ف أ ر ب ح هناك من ج ع ل ه ا أنواع من الوقف لها لازمون ومطلقون وجائزون ومجوزن بوجه ومجوزن لضرورة ألوان سبعة بوجه يعني عنده خمسة نطيف من نصع ومطلقون ومجوزون ومجوزون ستة وقد لضرورة ولكن لم ي ج ر ي على ا سجاوندي العرب عموما في ا ل أ ق ط ا ر ا ل إ س ل ا م ي ه في ع ل الوقوف ل له كتاب في فيها وقف جراه على هذا اللون من الوالد وهذه الاصطلاحات لا م ش ح ة فيها لا يمكن أ ن ينضيق ا ل إ ن س ا ن بها ل أ ن ه اذا فهمت المعاني ا ت ط ف ع الحرج م ش ح ه في ا ل أ ر ف ا يبقى معنا الوقف التام والكافي والحسن وضد هذه ا ل ث ل ا ث ة و ا ل ق ب ع ن إ ذ ا انت لا تدخل في الجائز يجوز أ ن تقف على تمام وعلى ك ف ا ي ة وعلى حسن ولا يجوز أ ن تقف على غير ذلك ف إ ن وقفت كان وقفك قبيحا غير جائز فرقوا لنا بين هذه ا ل أ ق س ا ل التام من الوقف ما يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده وضابطه لا يوجد ع ل ى ا ل و ق ف عليه تعلق من جهتين من ج ه ة اللفظ كبقاء المعمول أ و الصفه وقد سبق ع ا م ل أ و الموصوف ولا من ج ه ة المعنى كان يقول غير صاحب استقلال ب إ س ن ا د تركيبي مفيد أعطيكم ننقرأ مثال من الفاتحة حتى بسم الله الرحمن الرحيم الوقف على الرحيم هنا تام لا ي س عنده تعلق ب ج م ل ة الحمد من ج ه ة اللفظ باعتبارهما خبر او ص ف ة أ و معتوف جملة تامة مشتقلة تامة الوقف تامة الابتداء في بعدها من الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إلى ن اياك تاب إ نعبد و إ ي ا ك نستعين تام شيء مرق س ع ة لا شيء يطلب لا ا ل ج م ل ة التي تطلب ا ل أ خ ر ى لا من ج ه ة ا ل ل ف ظ ولا من ج ه ة إ ه د ن ا الصراط المستقيم إ ل ى آ خ ر ه الأخير الدعاء أ خ ي ر ا ل إ ل ى الضاله تام الوقفه التامه في ا ل ف ا ت ح ة كم ي ة أ ر ب ع ة ويسميها بعض ه كوامل اي بلغت قمه الدمام ومصاري جعبالي الواضحة لي قولي د و في ت التمام عشرات الوقف كامل ببدء الرحيم ك في ل ف ا ت ح ة ن شدة الشوافع أربعة عشر أربعة على مدهب كتب وشداتها أ ر ب ع عشره الوقف كامل ببدء الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ل د ن ايه الدين ببدء الرحيم ببدء الرحيم الدين ر ح ي م ا ل مالك يوم انت ل ا ث ه ثانيه اعتد واتلوا شنو ا ل ت ل و و ا ل آ ي ة المواليه والتلو وازداد اقرا الدعاء إ ل ى نهايته ة الفاتحة من في الفاتحة مم رحمه إبراهيم عمر من ما بعدما جعبري الجعبري جويد أجود جويد برهان بن برهان كشبه الدين في في الذي واضح حققت الله أتمها قال لو فإن أنت حققت الذي قد ك ذ تبر بفرض تبر بفرض ل ل ق ر ا ء ة م ش ن د ي تحسن ب ر ت في أ د ي ك لفرض ت ل ا و ت ي في ا ل ف ا ت ح ة و أ و ل نصفيها لتمجيد ربنا وتان دعاء العبد لله فاسندي, فاسندي هذه الطبعات بشرح لطيف لابن أمي ل ام ب ن أ قاس م المرادي نعم نسيت ان شاء الله نطبعه لكم فيها ثاني وعشرون بيت او قريب منها تمام هذه طويله نعم نعم نعم نسيت اذا الوقوف ا ل ت ا م ت او م ة أ ا ل ك ا م ل ة هي على هذه الصوره قلنا الوقوف ا ل ك ا ف ي ة د و ن ا في التمام ولكنها ك ا ف ي ة ك ش م ئ ة تكفي تعلق ما بعدها بها أ ي بالموقوف من ج ه ة المعنى لا من ج ه ة اللفظ لكن من ج ه ة المعنى كان يكون المعنى وقفت على موصوف على معطوف بمعنى كاف في الباب وبعده ص ف ة أ خ ر ى له تكمل و لكن لا ع ل ا ق ت ا ن ندير مثال من الفاتحه لو وقفت مثلا على إ ي ا ك نعبد هذا غير تامنا نقولونه ولكنه كاف ل أ ن هذا العطف ج م ل ة على ا ل ج م ل ة لا يجعل التعلق من باب اللفظ ل أ ن ه قد يكون اجتنافا ولذلك قال بعض العلميه يجوز أ ن تقف من الحمد لله إ ل ى إ ي ا ك نعبد ف أ و ل نصفيها إ ل ى قولك إ ي ا ك نعبد ثم ت ب د أ إ ي ا ك نستعين اهدنا ي ل ص ر ا ط المستقيم إ ل ى آ خ ر ه فتجعل توحيد ا ل ا س ت ع ا ن ة مع توحيد الدعاء ل أ ن ه منه ولا قيل جائز وما قال لا وفي ا ل ك ف ا ي ة مراسم تجد مثلا الداني في المقتفى يقول هذا كافي وهذا أ ك ف ا منه لقولهم ا فيها اجتهاد للعلم ل ان علم الوقف يحتاج هنا ي من صاحبه إ ل ى علوم ثلاثه علم ا ل ل غ ة وعلم التفسير وعلم الفقه والاحكام وعلم القراءه قليلة أربعة إنما لما يعرض لحاله القارئ من ع ش ر تنفسين و أ و من غيره أو من, من قطع الكلام بكلام غير يضطر الى ذلك فيقف ط ع ي ق شيء لم يمكن أن يدفع. لكن م ي أن لكن يدفع ل ا وقف الاختياري وهو ما قصد ب د ا ت ه فيهما اشياء ك ث ي ر ة تدل على انه لا بد من علم وقف الاختيار قد يقصد به الفهم كما هو و ق ق ص د به ت ع ر ي ف بالرسم وقد يقصد به رفع ا ل و ا م وقد يقصد به الجمع و ا ل د م كما في أ و ق ا ف الانتظار في جمع القراءه أقسام ج ل ا الاختياري إليها شاء الله قليلا نكملوا الآن الوقف الحسن هو الوقف تحت قسمي سنعود إن هو على حسن معنى على ما يحشن عليه من حيث المعنى ولكن ق ف ع ي حيث ه من المعنى ل و لا يجوز الابتداء بما بعده لبقاء التعلق من جهتين ف ا ن ل ا ف ا ل ح م د ل ل هو ق ف حسن ا ل معنى م ش ت ق لكن و ل تقف على ا ل م و ف د و ن ص فيه معنى الرحمن إ م الوقف أن ترجع ل العالمين على ه رب حتي ق ل رأس الجزاري ابن وغير ما تم ب ي ي ح وله ق مجدرا ويبدأ قبله في الوصل وإما ويبدأ الوصل لا تقف عليه في قبله تقف على ي ه لتلفه هذا منذ من الأول من الوصل الوقف لول ل ع غير تمام من ج ه ة المعنى ولا من ج ه ة اللفظ ما اختل التمام فيه من جهتين قبيح الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد, الحمد إيه؟ اين ل ح م د إ ه الخبر هذا لم يتم لا من ج ه ة اللفظ المبتدئين انتظروا خبره المعنى من ج ه ة اللفظ ومن ج ه ة المعنى لا ندري ماذا تريد من الحمد. ما تريد ان ل ح م ماذا د تريد أ تقول عن الحمد هو لله أ و لغيره م او تفهمت أ أ ن ه مصوف بشيء أ و عن حكمه أو... ثم القبيح أيضا ما خ ت ل فيه التمام وهو مراتب قبيح ما لم ي ف ي د ح ا ل الحمد او ان الله لعن وتقف لعن من يسعد ويكون اقبح بحسب ما يوهم من ف س ا د المال اذا لم ي ف د كان ق ب ي ح فان افاد خلاف المراد صار اقبح ف إ ن كان خلاف المراد في المعتقد زاد قبحه فبهت الذي كفر والله تعالى الله عن ذلك بهت و الكافر وبهت و ا ل إ ل ه معه غير مقصود ه ذ ا ق ص د ه قصده كفر قصده كفر ولكن عدم قصديه ل ة ب ا ل غ ه ب ا ل غ ولذلك من فقه القاري اختيار م ق ا س ع قراءته في الابتداء وفي الرجال لان عندنا أ ح ك ا م الابتداء ك أ ح ك ا م الوقف في تام أ ي ي ض ا وكاف وحسن وقبيح ابتداءات ب د أ ت من ابتداء لا يفيد ومن, ومن طرائف المبتدات في ا ل ص ل ا ة عند إ خ و ا ن الذين يصلون بنا احيانا وفي العالم سونا اواخر ل ل الإسلامي ا م س ن ص و ر ة ا ل أ ن ب ي ا ء قل إن ان ل ذ ي سبقت الذين سبقت لهم ان ا ل ح س ن أ و ل ئ ك عنها مبحتون ل ح س ب الكلام عنها عن ه الحسنى عن ا ان الذين سبقت لهم منا ل ح س ن ى اولئك عنها مبعدون مشكله ة كيف الفقهين كنت من هنا أخيين بغيين بدا من قبل لا قل قبل منها قليل إ ن ك م وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أ ن ت م لها واردون لو كان هؤلاء آ ل ه ه ما وردوها أي النار الحديث عن النار النار عن وكلهم فيها خالدون زي لهم فيها زفير ه م فيها لا يسمعون إ ن الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها أ ي لذيك الذكر م و ة يقول عود لك ل د ا مذكوره ي مقدرين ر مقدر على من م و ق ب ل ا التقدير هذا من هيك تعالى تورت بالحجاب ردوها لك مقدرة بدلالة السياقة لا سياقة جب لي قوله عليك لك يمكن تورت نمقدرة من من فقه القارئ والمصلي أ و ل وظائفه قارئ مبلغ او ان اختار مقاطعه, مقاطعة في الابتداء ومقاطعه في الانتهاء أين يبني لا يبتدئ إ ل ا بتام أ و كاف أ و حسن ولا يقف إ ل ا على م ت هذا من فقه من ث م عندنا كل ما يجوز الوقف عليه من, من هذه يجوز الابتداء عليه الا ث ل ث ة يجوز ا ل بخصوص ت د ا إلا ء عليه ب الحسن فالابتداء بما بعده ليس حسنا إ ل ا أ ن يصادف راس ايه فيجوزه ا ل م ا ن و ا م ل الحسن وبالتالي على مطلقة ونوقف رؤونه ج ا ا الابتداء ب م ا ب ع د ه ا العد الذي تختاره الذي به مدنيا مطلقة تقرأ في أنت به أ و كوفيا أو لا و إ ن كان ا ت ع ل ق ه من ج ه ة الرفض جازا عندهم ونحن ا عندنا بعض الائمه لا يجيزون حتى وصادفه ر ا س يجيزون الوقف أ ح ي ا ن ا ولا يجيزون الابتداء, الابتداء قل لأن تعين الآية مقصود هو يسمى بعلم العدد وهذه الوسيلة إليه تعين وانتهاء ابتداء يسمى ما مقصود هو وهذه وكانوا في صلواتهم يهيمون بعقد الايه ل ويصلي ل ل ا ويعقيدوا انظر لله أن أن ر الجهلية ويعقد ل ا الإقراء الأنعام خسر الايه ل الآية و ورقم ن أين تبدأ ا قال غ ا له أ ر ي د أ ن أ ع ر ف كيف كانت الجاهليه ح د ا ل ت ب ع ي ن فقال له انظر ا ل آ ي ة الثلاثين بعد ا ل م ئ ة من س و ر ة الانهار قد خسر الذين قتلوا كانوا الكتاب الآية صلواتهم عشاقوا الليل وعشاقوا حال نعنا يهيمون منفرد في بعقد تقسيم الوقف باعتبار الكلام الموقوف عليه وباعتبار حال الواقف ق ف لمن يكون ض ط ر ر ا ا ي ل ن ا سببه م ع ر و ة شيء يعترضك ويمكنك ل ا إ ل ا أ ن تقف وهو لا يجوز إ ل ا فيما يجوز في الوقف في ا ل آ خ ر و ب ا ل ك ي ف ي ة ا ل م ط ل و ب ة ولا يجوز تضطرارا أ ن تقف على وسطك اللهم إلا أن ي و يبلوكم شيء لا الله فيما آتاكم تستطيع لكن أ م ا الاختياري فهو المقصود بذاته ي د والمقصود بيداته قصده ا القارن الوقف ت ه يكون من بحسب لكن الفهم ا ل و ب ر المعنى ف والوقوف إذن ونعم ه اختياري يقف في ع ى حسب المعاني وقت قصدنا الله بن س ع د ا ل و و ق منازل ا ل ق ر آ ن فليرتد أ ح د ك م منازله يعني يرتد ليختر ارتد في سياحة ي و ت ر منازلك أهلك أ وتريد أن تنزل كلهم ن المكان هل هذا مناسب لجلستنا هذا مناسب لقعدتنا ر ا يصلوا هذا هذا هذا هل هل على يرتد م اي ل و و ق ف أ مواطن الوقوف منازل ا ل ق ر آ ن فليرتد أ ح د ك م م ن ا ز ل يعجلش وينزل نزل مناسب وهؤلاء عرفوا ا ل ق ر آ ن وعرفوا ف ت ن وهذا أ ح د ا ل ا خ ت ي ا ر ا ت قد يكون غرض القارئ اختبار من يقرا عليه وهذا يكون غالبا في رسم الكلمه ة أو بوان تكتبوا ب ما وهذا وعندنا الوقف مرسوم العلم كان مع القراءة باب في القراءة اسمه باب الوقف على مرسوم الخط على مع يخذ في ف أ و ا خ ر الكلمه ا ل م ر س و م ة على خلاف القياس أو ر س م يقصد بالذات ايقاف, إيقاف المقر عليها مثلا ا ل م ف ص و ل ا ل ل مثلاً ل م و و ص ا أ ر ب ع ة المقطوعه من اللام, اللام المقطوع ل ا ا ل م في المواطن الاربعه ا ما هو كبار فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون فما لهؤلاء القوم لا يكادون فقال و ا له قف على ما يجوز القطع عليه قال الطريف فقال له قف على ما يجوزه فوقف فما ثم زاد قال يزيد قال فمال هؤلاء أ ر ج عرف ع من خلال وقفه أ ن ه يعلم أ ن الكريمه بالاجماع مرسومه على القطع في مثل هذا ا ل م و ض وقالوا ع و مال هذا الكتاب لا يغادر ولا يجوز في الاختيار من غير اختبار ان تقف عليه هذه خ ا ص ة بالاختبار حتى يتعلماتهم يقول الصين ف ي أ خ ذ الرسم مع ا ل ق ر ا ء ة ل أ ن ه من علومها لو جئت في باب في باب ما رسم بالتاء مما ح ق و ان رسم بالهاء ه ا اتي ا ل ت ا ن ي قل يا سيدي قف. قف على قول الله اهم ُ يقسمون ََِ ر َ ح ْ م َ ة َ ربك ََِّ قف على رحمه فقال للمن يقرا له بحسب القراءه ويقرا لنافعه او لحفص فيقف أ َ ه ُ م ْ يقسمون ََِ رحمه َََْ ة جيد, جيد عرف ان التاهنا تكتبهم ب ا ل س و ط ه وهي من المواطن التي يكتبهم فيها ولو قرا للمكي كان يرجع ي ق ل له هذا خسر المكي متى ما رسمت التاول ا ل م ن ش و ط ة وقف عليها ب ا ل ه ا إ ذ ا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء اقف حقا رضا ومكملا المكي والبصري والكسائي يقفون عليها ب ا ل ه ا فتقف أ و هم يقسمون ر ح م ة يطرد القاعده ة و إ خ ب ا ر ي هو أ ن يريد أ ن يخبره هو بوقفه هو للقارئ ا ل ي ق ف له هو هذا إ خ ب ا ر ي منه وهو الذي يسمونه وقف تعريفي في بعض الوقف سونه تعريفي بالحرف إخباري منه اختباري إخباري منك انتظاري بحسب مقصد القارئ أو المقرئ انتظاري يريد يجمعه بعض الكتب بحسب القارئ المقرئ كل منك سونه هو أو مقصد منه أن يجمع بالحرف فيقف لضم بقيه الاوجوه في حينها مع انه ليس بتام ولا حسن ولا كذا م ق وقف مثلا فيه هدى هدى بشي لك بذلك الوجه وخانك ان أ صادف فيه معنى انه ى أ ن على ا ل أ ق ل كافي و كان بقي التعلق بجهه الله ف ا ك المتقين لكن الاخبار عن ا ل ق ر آ ن ب أ ن فيه هدى فيه ك ف ا ي ة معنى ا ل م ش ت ق ل من جهه المعنى و إ ن ك ل المتقين في بيان ومعنى زائد فلا تعلقهم من ج ه ة الغفله ويسمعوا المعنى أو تقول <تصفيق> <الذين> يؤمنون يؤمنون <تصفيق> و ب ا ل ا خ ر ة و ب ا ل ا خ ر ة و ب ا ل ا خ ر ة و ب ا ل ا خ ر ة و ب ا ل ك ا خ ر ف و ب ا ل ا خ ر ة كسائل كنت يجي اشوف وقف و و ب ا ل آ خ ر ة مازال ما خ ب ر ن ا انا و قالوا فمن يجيز الوقفه للانتظار ي إذن اقسام أ الوقف باعتبار الموقوف الذي هو الكلام وباعتبار الواقف الذي هو ا ل ق ا ر ئ أو المقرئ ماذا ق ب ي ل ن او في باب ا ل ق ف ا ل م س ا والسيطان ة ألفوا الذين فيه ق ف حسن هكذا ا ل ر ي شبه ولكنه وقف حسن والذين يلزمون الناس به يلزمونه بما لم ي ل ز م و ن بهم اهل العلم فرعايته من اجل حفظ الفواصل م ا ش ي ة ولكن ب وقف عليه ووصل وقف عليه للعد ووصل ليعلم أ ن لكل وقف غرض غرض معين حتى تحفظ الفواصل ما فيه ويقول يسمي البعض وقف وهذا يقول يسمي يعني غيره ليس المدينة قراءة البعض السنة لا أهل سنة سنة كم كرأة كرأة نفع سنة عندنا نفع أنه في المدينة ا ن ك وقراءه ا ي و و ل ق ة سنة نفع عندنا د و يعني أننا غيرهم سنة؟, سنه عندهم ل أ ن كل إلى معلم. كما كما انتهى إ ل ى ما علم ا ق ر أ و ا كما علمتم وكما انتهى اليكم في للبياني القرآن الرؤوس على و و ن انتهى ا ل و ويلزموا ومعب ا هذا القراء حمزانه كان جيد يصل على من ونافع انه كان يبحث عن الحسن في الوقف وانما إ ن م ب كتير كان على م ا لا ت م م لا يقبل إ ل ا تمام التمام ربما حفظ له قفه او اثنتان مما يصادف ا ل ا ي إ انه ليس من الذين يميلون رؤوس الايه وليس له تعلق في قراءته برؤوس الايه وكيف أ ج ر ت ف ع ل ه و آ خ ر آي ما تقدم للبصري سواراه م ع ت ل عنده ع ل ا ق ة في قراءته بالوقف يميل الاشياء الا في الوقف الا في رؤوس آ ي ف ي م ت د ا ل م س أ ل ه لها مباحثها ولها شروطها نعم الذين صنفوا صدقنا العماني الممداني عن وقتبع الإمام المكتفى السيسي الوقف وصطوا الكتب في في في, الوقف قلنا الإمام العماني الإمام في عن هذه في بحثوا الإمام منار الهدى وهذا جيد منار الهدى في الوقف والابتداء الاشموني اللغوي المعروف وهذه القطعه لم يجدد له الطبع تعب جعفر وأوسعها نعم الوقف أوسعه الباب ابن السجاو في الوقف طيفور مفيدا والأتنف ومهم ولكنه هذا كالقطع إلى لسه قل أنت نعم المستقيم قل لكلين المستقيم عليهم هو عندنا مساله ينبغي ن تعرفها ان هذه التقنينه للوقف قد يتسامحوا فيها في مقام الجمع قليلا في مقام الجمع قد يتسامحوا فيها خ ص و ص ا إذا ل م ت ؤ د ي ل ق ب ي ح ف ي ب ع ض هذا المستقيم يجب ان يكون ص ر ا ط المستقيم ي ج و ز توقف ي ج و ن هذا المستقيم يجب ان ي ا و ن هذا المستقيم ب ي د ل ان أ ا وقف ت و م هذا يكتب ا ل م س ت ك ا م يجب ان ح س أنا ن ي ك ا ف ي هذا لأنه ا ل ت ع ل ق من ج ه ة اللفظ ما ك ي ن إ ل ا أ ن يقال أ ن غيرنا ي د ي ن ا ل ص ر ا ط المستقيم صراط الذين ن ع م ت عليهم بدل منه إ ذ ا قلنا بان البدل في حكم ا ل ن ع ت و أ ن ه ك ا ل ص ف ة قد يكون في ه تعلق من ج ه ة اللفظ ويكون ل و ق ف ه ع ل ي ن بحسب الاصطلاح غير المغضوب بدل ي د ي ن ا ل ص ر ا ط المستقيم صراطه يدين الصراط صراط ذ ا الصراط بدل الأولى من فاذا جعلناه اذن من التوابع التي هي في مستوى واحد فادخله كالنعت هذا بقي الوصل من جهه ة تعلق من ج ة التعلق ل ولكن ف ظ وأنك هناك معنى ت ت الهداية للصراط م س ي من المودح ك صفا مخصصا فقط مودحا ولكن لو جهه ن الذين أنعمت ا الصراط المستقيم صراط ل ي ع م تضح بقي غير ه ذ ا ا ل ن من و ع ا ل أ ل الاستثناء و ا هذا الاستثناء ا ن س ت د ر ف ي في تقرير من طبيعته فظهر ي تقرير د ا ا ي ة إلى ش ان المستقيم م ع ا ا ل ا ل الذي م م من س ت ق ي ط ب ي ع ت ه م خ ا ل لكذا ف ت ه ء جاهز لانه يمكنه ان يسمي هو كافي ولذلك اذا وجدتم ح ي ا ن ا اخت العماني مثلا واخت الداني يلقي هذا يقول كافي ويقول ي حسن أمسلا أجل أن المعاني مثل المسائل تحمل الناس فلا الاجتهادية فيها في تقدير تجد فيها على شيء تجد واحد خد ورعة على هذه الذي يتشع له يتشع وحرر ما تستطيع بقدر ا ل إ م ك ا ن وانطلق لا تشتغل لمساك ت بقول ي ولماذا ا هؤلاء فهذا لا يتعلم فقا ولا, يتعلم شيء ولا ينحصر ثم من عندكم المختصر لإيمالة ننتقل إن ونجيز النوع القول الله إلى الباب الآخر فيه. باب من يرجع إلى الأداء الخاص شاء باب باب فيه وهو يرجع في متعلق بالإمالة والفتح وما والفتح ب ي ن هذا م ا ه الباب لا يوجد م ت ه في ا ل أ د ا ء الهام في كتب الجويد لا تجد ا ل إ م ا ل ه ل أ ن هذه أ خ ذ بها بعض القراءه ولم خ ر ج بها بعد فلا تجد لا فتح ولا إ م ا ل ه ولا ما بينه ف إ ذ ن هو من مباحثه الم ا ل أ د ا ء الخاص أ ي جويد الروايات أ و القراءه ا ل إ م ا ل ه م ا ل هي ا ونزل ا ل ق ر آ ن ب ه ا ولا تدخل ف ي ا ل أ ح ر ف ا ل س بتصنيف ع ة ومن صنف أفردها ا ب ل وماذا م تعني ق ب لاهميتها ت ه بتحديد ت د ر ج ا ا على ا ر نقول نساءين ل ل ب ل إ م ولادقتها ة ف في العالم إ ا الداني م رحمه الله ب ر س ا ل ة وابن أ ب ي مريم أفرادها برساله انه ل الموضح في الاماله إ م ل ل ة في ا إ يعني ا ل ق ر وما يرجعه اليها ابن القاصح له مبحل أنه كتاب في ا ل إ م ا ل ة شرح صاحب السراج ح ر له ر س ا ل ة في ا ل إ م ا ل ة ابن الطحان ا ل إ ش ب ي ل ي له أ ي ض ا ر س ا ل ة في ا ل إ م ا ل ة أ اما أ ف ر ض ه ذ ا ا ل م ب ا ح ث ر غ م أ ن ه جزئي داخل مباحث ا ل أ د ا ء الخاص أ ف ر و الاماله س ت عندهم تعني خلاف الفتح هذه ح ا ل ة على الفتح الفتح يعني ليس هو ضد هو ح ر ك ة و إ ن م ا ك ي ف ي ة للفم حال النطق بمحل ا ل إ م ا ل ة فتح القارئ فما هو بلفظ الحرف فتحا مستويا لا عوج فيه ولا أ م ت والذي يسمى عندهم فتح قالوا فتح موسى إ ذ ا نطق بالالف دون اضجاع ولا شبهه ي الذي ه ودون الصغرى و تفخيم شديد أ ع ج م ي موسى فإن لحن الفتح الشديد مضطرح أعجمي قالوا فمحل ي الفتح ش ت و ي شديد ل ن ومتوسط هو و ب فتح الاماله ق ر ئ ف هو ب ف الحرف ظ الذي و الالف أ ل لأن محل ف إ م ا ا ل ل ة و ت ح ا ل ح ر ف ليس ا ل ح حركة ر ك ة تابعة ف م ح ل ا ل إ الإمالة م ا الألف ل ة تطلق على الكبرى عند الاطلاق إ ط ل ق عند الاطلاق بطحا وكسرا ح بطح ك س ر اماله كبرى اماله محض ن هارد امالها ا ط ا ه ا م ح ض ن وهذه ا ل إ م ا ل ة ه ينحى فيها بالالف نحو الياء حتى ما يبقى بنا ي و ب ي ن الكسر إ ل ا يسيرا ك أ ن ك تنحو بها نحو الألف كأنك الألف جهة الكسر ت ل ت ي ن بثلثي ت ت تقسم ل الألف الألف ي ن كأنك إلى ا ة ثلاثة ل ت ت ن جهة الالف ا ت بتلتين ح نحو حطها يصبحوا قبيحا ولحنا قبلها وقد الكسر هذا فإذا ما حطها كسرا كان خطأ مفسد للمعنى و ل ل ص ل ا ة بحسب المعنى و ا ل إ م ا ل ة إ ذ ن هي أ ن تنحو ب ا ل آ ل ف نحو ا ل ي ا كثيرا و ب ا ل ف ت ح ا ت قبلها نحو الكسر كثيرا من غير تمحيض ولا كسر تام خالص موسى سي لا لا يجوز فهي درجة إذن من الإمالة يجوز سي فهي لا لا درجة إذن وبينها وبين الفتح د ر ج ة صغرى هي بين بين أ ي بين الكبرى والفتح صغرى والتي تسمى تقليلا م ع ن ى تقليل أ ن تنحو بالالف نحو الكسر قليلا نحو الياء قليلا وبالفتح نحو الكسر قليلا و ا ل ق ل ة هنا في حدود التلوت ويبقى تلوتا الالف وتلوتا ا ل ف ت ي في الامانات الصغرى نحن ق ودرجات ل أماله من إذا ح ث فيه الميل والميل ا ل خ و عن حد ل ل و س ط يعني حد ا ا الاماله و ل ل الألف هو الفتح ل ا ا ودرجات ا ع ت د في هو إ هذه صغرى قليلا وتسمى, التقليل وتسمى, الصغرى وتسمى الترقيق أ ح ي ا ن ا و ك ي ف ي ة إ ي ج ا د ه هذه الدرجات ا هو أ ن تتلقى كما قلنا في إ ي ج ا د ه الاداء دائما خصوصا في ا ل أ د ا ء ا ت ا ل د ق ي ق ة والتي قد يعني تدعوك إ ل ى كثير من الاحتراس والتنبح ح ت لا يختلط مثلا ر ت ب ة الصغرى بالكبرى أ و تكسر الكل جميعا والضحى, والضحى والضحى حي حي صغرى كبرى ها صغرى ولذلك حتى في الرسم ن غ ي ر بين صغرى وكبرى بالنقط ف ص غ ر ى نقط أ ق ل في دائريته في حجمه من الكبرى التي ن ض ع ه لك ن ك ب ر ى ف إ ن ن ا نوسع دائرتها حتى تكون بمقدار ضعف, ضعف الصغرى هذا د ق ة في الضبط ونص على هذا كثير من ائمه الضبط اذا ي د ا ن إ ا ل إ م ا ل ة هو ا ض ج ا ع ا ل أ ل ف إ ذ ا كانت كبرى ليصير شبيها بالياء وليس بياء وليس و ا ل ف ت ح ة قبلها ل ي ر شبيها بالكسر وهذا اللون من الوان الدرجات ليس مزجا لا لا. في, في الإشمام ا زيتا يسمى ا ب ل إ ع ا ر والتحسيس م ا أردنا من ه ذ الصغرى ا إ الإيمالة م ا الكبرى ل ل ة أ س ب ا ب ه ا لماذا الإيمالة هذه قالوا ا ل أ ص ل فيها انها ل غ ة من ل غ ة العرب م ي س ر على كثيرين وقد تعثر على الذين ل ي س بلغتهم ف ل غ ة الحجاز الفتح الحجاز يطلقون ع ل الغور م المكان ما كان كمكة و ت ي ويقابلها ن منخفض النجد ونجد ة م هو المكان المرتفع ما علا في الضواحي يبدا أ ل فتقول ن ج د فيه م النجده غ و ر م خ ف ض من أرض من ا ل ح ا حجازا وعالمنا ز يسمى يسمى ج ن ا بادية العرق إلى ل ك نجد النجد هو المكان هو م ر ت ف ع و ق ي س وأسد وتميم ما يميلون في لسانه ما لغه و ن في ل س ا لا غ ة ل يمكن لسانه إ ل ا أ ن يلين ويرقق ويخفض و إ ذ ا طلبته بالفتح اشور عليه ا إ إ ج م ا ا ع على ل أن م ا كالفتحي ا ل ل م ا اللغة الأحروف التي نزلها في من ومن نزلها من فصيح في نفسه في التأسير بهالكتب ذلك وإذا إلا وجد خفة ينخفض يخفض لسانه فلي أخذ الكامل يريد أن يجمع ولسانه في يدنا وف... ف ل ي أ خ ذ بها لكن ا الذي م ل يريد أ يجمع لو الفتح وجد هذا في يدنا و ي أ خ ذ بها أ س ب ا ب ه ا قبل علمي أ س ب ا ب ه ا خ م س ة عند ا ل أ ح ص ى وترجع الى سببين الكسر و ا ل ي ا ن له خمسة ش ك ب و ا هذه ا ل أ س ب ا ب ا ل خ م س ة هي انقلاب أ ل ف عن يائي, يائي وشبه به وكسر جائي ب أ ت ر ي ا ل أ ل ف والرسم بيا لها في مصحف سوام س ت ث ن ي ا ثم ا ل إ م ا ل ة التي يمال ل أ ج ل ه ا ر أ ى لها مثال خمسة أقول وان انقلاب ا ل أ ل ف عن الياء وشبه ي الانقلاب م ن ق ل عن الياء, الياء وشبه به وكسر ج ا ء جاء, جاء ب أ ث ر ا ل أ ل ف والرسم بيا لها في مصحف سوامستثنيا م س ة ا ل إ م ا ل ه التي يمال ل أ ج ل ه ا راى لها مثال ا ن ع و ه م ش و ا ب ا ل ت ف ص ي ل ب ه عن ا ل ت ف ص ي ل ا ن ق ل ا ب الألف عن الياء كل ا ل أ ل ف أ ص ل ه ا يعي م ن ق ل ب عن الياء وذلك نحو نحو مضى او قضى, فلما قضى قضا قضيه ت تعرف أ ص و ل بالنسبه ب ا ل إ س ن ا د إ ل ى تاء المتكلم في الاسم في الفعل وفي الاسم ب ا ل ت ث ن ي ة و ت ث ن ي ة ا ل أ س م ا ء تكشفها و إ ن ر ض د ت اليك الفعل صادف ت م ن ه ا قضى قضيته إذن تقول محل لماذا أميلت قضى قال يائي أميلت فيها ليائي هذا أصلها إذن لماذا لأن الألف الألف دلالة على أصلها تدل على أ ص ل ه ا اليائي إ ذ ن ه ن ا اسمحنا ن ق ر أ ه للتعريف بالصرف و ب أ ص و ل الكلم ويصبح ا ل أ د ا ء يرسخ أ و يصل القوه باصول اللغه ولذلك رسمت طويله وهكذا وهذا من فقه جاء الكتبه و إ ذ ا خلا بعضهم إ ل ى بعض خلا أ م ا لا أ ح د أ ب د ا إ ن ه ا من خلوته لا تقل و خلوته ولكن قلت علي ر ق ي ب و خلا خلوته أ ص ل ه ا واوي فلا يجوز لذلك رسمت وكنتم على ش ف ا ء حفره المشي فيها ا ا و و و و و في ا ج م ع تن س ي ش ف ا ء ش ف ا ء هذه شفه ا ء ذ ه شفوان ا ء ولا تقول شفيان ا لا يجوز لغه ان اصلها ل ف ا و م وا ن من لم يملأ أحد لا بد ت ص و ا المدخل بطبيعة لغتكم أجل من قلاب أ ل ف نعنيه وشبه بالمنقلب ا ل ش ب ا بالمنقلب حتى لا ازعجكم ل ا مساله فيها بحث ص ر في دقيق ف ي أ م ت ل ا خ م س ة ف ع ل ة مثلته و ف ع ا ل ة م ت ل ت أ اقول ا ل أ ل ف ا ل ش ب ي ه ة ب ل ي ه ل ي س المقلبه هنا هي ا ل أ ل ف ا ل ت أ ن ي ت وهذه في ا ل ق ر آ ن إ ن م ا تجيء في ص ي غ ة فعله ة فعلة فعلة ف ع ل قالت احداهما يا ابا سعيد ل ل ثم احدا شبيهة بليائية كبرى الكبرى ثم نعم لأن فعله ألفة ب فرضتها الى شبهه لان ا ل أ ل ف ت أ ن ي ث كهائد ت أ ن ي ث وما زاد عن ث ل ا ث ة و ا ل ح ق ب ا ل أ غ ل ب ي ه وفعاله كنصارى وفعاله كسكارى الفرق بين ا ثانيه والف منقلب ة أ ل ا اصل تكون في محل اللام في وزن في في في في الصرفي ما هذه فوق خ ا ر ف اللام زائده وكسر جائن باثر الالف النار الدار الابراري تميل الالفه و س ط ولست متطرفه لانها مجاوره للكسر والكسر هنا على آ خ ر الكلم بشرط يكون خفضا أ ي إ ع ر ا ب ا ا لمن ن النار النار ا ر أقف أصل ل يميل أ م ا ل ه ا للكسره ة المجاورة أنا لأن أصل الألف في النار يا أولئنا لأن أصل مشي ش في ي ب بلي د ا وإنما ل ل ل ك س ر ة ا م ج ا و ر ة ويسمى بالتناسب و ج ه التنازل و ك س ر ج ا ئ باثر الالف والرسم بيا لها في مصحف ما ع ا د المستثنيات إ ذ ا رسم بيا وهو من دوات الواو في المصحف كتبها رسمه بيا و إ ن كان من أ ص ل واوي ا و ا ا ل ض ح ى لو نظرت إ ل ى الاصل المشهور و أ ن ه ا من ضحوه القياس هو أ ن تكتبها بالالف وعليه تصبح مثل ش ا ف ة وصفه ل ة لا ولكن مع المصحف ل تومان كتبات رسمع ك م وجمعوها مع باليان تكتبعوها دواتي الضحى شزاي السجو فكان حقا وللدى لكن رسموا هاي ا ل ي ا وهي من دواه الواو ف أ م ا ل ه ا الذين يميلون ل أ ن صورتها ي ا ي ة فاعتمدوا فيها رسم المصحفي فهمتوا س و ا ل ن ق سوى مستثنيه من ا ل أ ش ي ا ء التي هي م ش غ و ل ة ا ل أ ص ل ك ل ا د ب لدى الباب ا ح ت ق ل بعضهم لا يعرفوا لي لدى هذه ا ل ك ل م ة ا ل أ ل ف هل هي واويه ام هي ئ ي ه وللحروف ل أ ن ه ا لا يبحث فيها عن أ ص ل كعلا و إ ل ى وحتى هذه حروف كلها بالالف بالياء م ر س و م ة ولكن لم يملها احد لانه لا ح ظ للحروف في ا ل إ م ا ل ة ولا تميل ما لم ينل تمكنا نعم ستي في الرسم تجيئنا خ ب ر ة ولا تريد خ ب ر ة ا ل آ ن تريد خبرة مستعجل كان عندنا لدى الباب بالالف ط و ي ل ة ولدى الحناجر كاظمين م ر س و م ة باليد وخلف بين رسميهما لشرين معروف عند ه العلم ب ا ل ل غ ة و أ ن لدى في ص و ر ة يوسف لدى الباب عند فهي ظرف ولدى الحناجر في الحناجر فهي حرف ف إ ذ ا كانت لدى ظرفا رسمت و إ ن كانت حرفا رسمت على ص و ر ة على وحتى و إ ل ى ف ي ق اختلاف ل ا هذا في الرسم للفرق اختلاف الرسم للفرق وبه يعلم وجه دقه الكتاب هجاء الكتاب و و وفقه ا ل ك ت ب ة ا ل أ و ا ئ ل من الصحابه ثم ا ل إ م ا ل ة التي يمال ل أ ج ل ه ا ا ل إ م ا ل ة ل ل إ م ا ل ة وهي نوعان إ م ا ل ة ك ل م ة ل ك ل م ة و إ م ا ل ة حرف لحرف هنا أ س أ ل ك لم امال أ ورش راى أ م ا ل راى و أ م ا ل الفها ومعها ا ل ف ت ح ا ل ذ ي قبل لماذا أمالها وتقول لي أمالها رأى أمال موجه آلفها رأى في ل أ ن أ ل ف ه ا يائي فهذا و السبب ا ل أ و ل ر أ ى ر أ ي ت ولكن رأى قال ل إ م ا ل ة المجاور ل إ م ا ل ه ل ل إ م ا ل ه يسمونها إ م ا ل ة التعادل أ و التناسق ويسميها صاحب, صاحب الدر اللوامح ا ل إ ت ب ا ع إ م الاتباع ة ل إ أ ت ب ا ع بها إ م ا ل ة الوسط قل لي يا سيدنا ش ع ب ا وسيدنا الوسيم لماذا أ م ا ل النون في نائي ء هذه ما تمل ا من موضعي ن عند بعض القران و نئي بجانبي كلهم كبرى ني إيه ني إيه قل لذي لا فألفوا ها والنون قال الإمالة للإمالة نئ نأيت يائي ثم ا ل ا م ا ل ة التي يمال ل أ ج ل ه ا أي الإيمالة لأجل الإيمالة راى لها مثال مثال ر أ ى و ن أ ى ونحوها من مما يمال في الموضعين بسبب ا ل إ ت ب ا ع أ و التناسب او ا ل ت ع ا د ل أ س ب ا ب ه ا خ م س ة ووجوهها لمداد ا ل م ن ا س ب ة و ا ل إ ش ع ا ر ا ل م ن ا س ب ة عرفتها و ا ل إ ش ع ا ر إ م ا ب ا ل أ ص ل أ و بالرسم و ا ل إ ش ع ا ر ب ا ل أ ص ل معروف ت ق و لذا عرفت أ ص ل ا ل أ ل ف بالامانه إ م ل أصلها ة هي ع ت ع ن تعرفون أ اصلها آكفة أ ل طويلة ف هي ا ل رسمت ي ا ب بجانبه وناء فلله عليكم ما يقال في الذين رسموا كانوا لا يعرفون رسم لهم اخطاء ولذلك يبدأ يقترح د ي علينا من خلدون ان نشيل هذه الاشياء ونكتبها و كتابه واحده واذا يبحث في م س أ ل ة صنائع العمران ليقل و هذه من الصنائع و ا ل ا س ت من الشرائع والمستوى انتهى ويدافع لنا لا يدمون به هذا التخلف في ا ل ك ت ا ب ة هذا تخلف ولا نبوغ ف أ ع ج ب للنبوغ حين يصير صوره من صور التدني ولكن أ ن ا أ خ ش ى حين يضيع العلم أ ن يصبح التصور على هذا انه سائغا وربما وجد من دفع ن ه في أ ط ر ح ا ت يدعو بها ا ح لو ا غ ي ر ا ن لو كتبنا المصحفه على ما يقترحون علينا من املاء المعاصير ماذا سنفوت معنا ما نفوت علما قائما ل و فروع ب أ س ر ا ر ه بقواعده باصول ا ل ت ر و ن ا م ب ي اله ستضع ينزع عنهما لباسهما ليريهما شهواتهم نزعل لباس لباسك خصوصا عنك وثانيا يجعلوننا نقتحم العقبه ب م خ ا ل ف ة الاشباح ابن زمان بعيد إ ل ى ا ل آ ن يكتب ا ل ق ر آ ن ن ق وثالث ل أنه مصحيفكم وهو أخطرها تجويز ت ش ي خ الصحف أ ن يقرا ا ل ق ر آ ن من المصحف لان العلاج نعم حتى يتيسر للجميع ان يقرا كيف نحن لنتفق ا على أ ن ا ل ق ر آ ن يقراها ا ل م ص ح ف اذا لابد من استمرار ا ل م ش ي خ ة وهم يريدون استئصال اسناد الوصل ل ل ق ر ا ء ي فهموا عني و ن أ اعي ما اقول و ت ا ل ت ه ا أ ن ماذا يقترحون من ا ل إ م ل ا ء القياسي لا يغطي مطلوب ا ل ق ر ا ء ة كيف نكتب كافه ا يا عين صاد كيف نكتبها ب ا ل إ م ل ا ء القياسي كيف نشوه ا ل ك ت ا ب ة هل عندنا في مكتوبنا ك ت ا ب ة ح ر ف وقطع كيف س ن ص ي ر كتابنا أعطي هؤلاء هؤلاء أن يطوح بها تيابا هل أي أن الدعاء دعوتهم العاصفة يطوح تطرح فيها ينبغي تيابا في غاية في الرياح ينبغي هؤلاء هذا بها هل هله لنسجها مسائل وقالت مثل محب وقلت وخصوصا في مجالس العلم مجالس العلم و ا ل د ر ا س ة محارب ق د س ي ة ب غ ي د ن ت و ق ر فيها ل ت و ا ب ت لا لمجرد ا ل ط ق و س ي ة ولكن ل أ ن ن ا نؤمن ب أ ص ا ل ه سرها شد, شد في ذنب حمار مقطوع لا انت شد في الذهب ماسك بالذهب ق ل ي س بالخشب معتصم بحبل الله والله أ ض ف ى على كتابه من آ ي ا ت ه ولا يزال يفتح وفقا لوعظه ما يثبت صدق أن ا ا ل ك ت آيته ا ا ب ل ب ا ق ي ان هذا الكتاب آ ي ت ه الباقيه وجهها ا ب ب كلمة وكان ذكرني فيه اشاره ب ي ء أقوله و قال و ي فيه الى تضعيف قراءه ة الإمالة ليس ل وذي و ضعيف بأثر ت ح الاماله م ر بالقراءة ت ف خ ي ذ صحيح إما ق ر أ و بإجلال ويجل, صاحب نوع ويجل كتاب الله صاحب ان ل ة ع ب يتلى الا ب س ك ي ن ة و و ق ر ه او الأدب ل ت ة أو ي ك و ن أن المراد دفع الترقيق النسائي تكلف لحن الغناء أو لحن النساء في م و ا ض ح فيها تفخيم الوسط وفيها اي فيما ي خ ل و من الخروج عن لحن العرب في أ د ا ئ ه م ي ب د ي ا ل ا ي م ا ن فاذا به يبدو و ك أ ن ه يستعير لحن النسائي ا من إ ح د ى ا ل أ غ ا ن ي أو م او ي م ن ه ب ا ل ما ن ز ل أو ما يسمونه بالطبقات ا ل ص و ت ي ة أ و ما يسمونه ب ا ل ا س ت ل ح ا ت ل أ ن ن ا عندنا ا ل ق ر ا ء ة ب ا ل أ ل ح ا ن ينبغي أ ن يحذر فيها من جهته من لحن أ ه ل ا ل غ ن ا ء أ ي الفسق تحديد نعم ا بها وهذا معناه ينزه كتاب الله ان يلبس بباطل كلحن الغدا ل س ب ع ة محمد بن القاسم دخل مسجد رسول الله ص ل ا ل س م فسمع قارئا يطرب بلحن غنائي ق ا ل ماذا اسمع ولم يستطع ان يزورا فخرج ه محوقلا يسمع الناس لا حول ولا قوه الا بالله ولا تلبس الحق بالباطل باطل باطل يلبسوا هذا اللحن باطل. فكيف يلبسوا بالحق يعني فكيف وتعلمون ا ل ل ه وصف كتابه ا ل ع ز ة و إ ن ه لكتاب عزيز لا ي أ ت ي ه الباطل فلا تدخلوا على الباطل ولو لحنا عزه الكتاب حتى في الجانب الصوتي تدفع هذا اللون من الوان الغنج أو الغنج فيه ان ل غ ج يجعل مقياسا ل ق ر ا ء ة الكتاب بل أ ن يعد معيارا ل ج و د ة ا ل أ د ب ل م ا ذ جه بري له كتاب له نظم في ا ل أ د ا ء أ ط و ل نظم و ا ج وده عقود الجمال قارب ا ل أ ل ف بيت يقول فيه ا ق ر أ بالحان الاعاريب طبعها و أ ج ي ز ة ا ل أ ن غ ا م بميزان ا ل أي ي ب م ز ا ن ا ل أ د ا ء الشرعي حتى إ ذ ا كان هناك الحان تجوز ب ا ل ق ص الشرعي فما وافقها قبيل وما عارضاه طرح ا ق ر أ بالحان ا ل أ ع ا ر ي ب طبعها م ط ب و ع ة و أ ج ي ز ت الانغام ح بالميزان ا ل ن أ بالميزان ثم إ ن الخروج ب ه ل ا د ن ح و الباس ادخاله إ ل ى حد العوج ولم يجعل له عوجا قيمه استقامته حتى في, في, في اللفظ ا ا ل ل م ث ي نموذجين ا ل ن ل ل أ د ا ء الخاص و اغادر المختصر إ ل ى حين آ خ ر إ ذ ن ا ب د من أ ن نخرج عنه قليلا ل أ ن ه ترك محورا يبذل لي من المحاور ا ل أ س ا س ي ة والتي استاترت باهتمام اهل العلم وهو محور التدوين كتابه المصحف رسمه والذي بمقتضاه تسمى كتابا م ص ط و ر ا في رق منشور لأنه الآن سندخل حسب المختصر الله إلى علم التأويل وبعده علمه لإعجازة والتعديل لإعجازة والتدليل أو وبعده حسب وهو دخول إ ل ى علوم م ق ص د ي ة م ح ونحن ر مقصدية و في العلوم ا ل و س ي ل ة لم نتم ا ل إ ش ا ر ة هذه كلها إ ش ا ر ا ت لا تعدو ا هذه ا ل إ ش ا ر بحور رحمه القرآن ة هذه تنتهي يعجبني وبصدد الحديد علوم لا كلمة قال الإمام الغزالي رحمه الله وبصدد عن القرآن قال هناك عن أ ش ب ه م ا تكون و بالصدف أ خ ر ى تمثل ا ل الأشرف ج و ه ر وصدف الجوهر الذين يصيدون الجوهر يخذون الجوهرها أو ل داخل ا ل ص د ف ة ا ل ص د ف ة إ ذ ا قرنته ا محار يطرح و ي أ خ ذ الجوهر رب ق ا ي ل يقول إ ن في هذا الايحاء بتدني ر ت ب ة العلوم التي تشتغل على الصدف كل هذا قراءة يقول الصدف تنزيله تدوينه تشتغل علوم على الصدف يقول له هذه دوينك ل أ ن الصدف أ و ل ا هو الصائن ل ل د ر ة وهينا توجد ضمنه تمر الى الزور ل الا من خلال ن ن ه ه ا ل أ ن الإخوان بعض بالمقابل أو في مثل هذه يتهمون الذي يرتي السنان, بأنه يقلل من شأن السنان. كل هذه السنة ص د البداء و ل ا د ه ا ه ؤ ل ا م ب ت د ع يخصصون س ن سنة, سنة ا ل ق ب د ك س ن ة القيام ك س ن ة ت و د ي ع في ا ل ص ل ا ة وخشوع الله أبدا ل س هذا سبيل الفقه、بالدين. حفظ المراتب لترتيب ا ل أ ح ك ا م فقه في الدين س ن ة في ر ت ب ة الجائز و س ن ة في ر ت ب ة المستحب و س ن ة في ر ت ب ة المؤكد و س ن ة في س ن ة الواجب و س ن ة في ر ت ب ة ا ل ع ق ي د ة كما كان يطلق و ابتداء عن ا ل س ن ة التي د خ ل ه ا صار مبتدعا كان يطلق على س ن ة الاعتقاد و م ن كتاب ا ل س ن ة ا ل إ م ا م أ ح م د اقراه أ و عن ق ض ي ة الكلام وكل ا ل ق ر آ ن غير مخلوق وهو قديم ولم يتحدث عن ق ض ي ة لا, لا بسط ثوب ولا ا س ت ر ا ح ة ولا أ ي شيء من هذا ترتيب السنن فقه وعليه ترتب ت السجود السهوه ماذا تصنعون له لا يجوز السجود ما سجد الحمد لله الا فكان ل على ه اجتهاد الذي أنا يقول لك أكده سيدي م ر ك فعله أنا خلاف ل وتركته موضع تركت أنا س ل و ل ا ا س ت ر ح ة سنن هل أ س ج د و ا للترك كما اسجدوا للسنن إذا نسيتها لا يسجدوا له انه مختلف ن ي ح فيها المرات آخر خطيرا على الناس على يرتبع والعنوان خطير لان سيف ا ل س ن ة قاطع إ ذ ا سهرت أ ط ر ت ب ر أ س خطير سيفان خطيران م سيف ت ع م ل س الجهاد وسيف السنه يسكت كل واحد بسرعه ة ل قليلا السنة لو خلفت سهد سنة هذه صاحبه مجتدي من مجتدي انتظر كان صاحبه اذا مسائل بين هذا وجوله تقرير ا ل س ن ة حين قل له هذه السنه في سواك في ه ا ع ش رتبتك ة حادثة فيها وفيها عشرة حوالي عشرة حادث صحيحة فيه وما صحيحة قال ه ا ر ه ا إعراض السنة عن كذا ر ه وليس ق سواك ك وإيش قد يؤت ترك من اللون من هذا ألوان الطعن ر وفي روايه أ خ ر ى وفقها يعرفون أ ي ن ينزل و ا ا ل أ ح ك ا م لما قال للنبي صلى اني ل ل عليه وسلم يا رسول الله قال ه أراكته يا إ أ خ ا ط ب ه م لا تخاطبون فدل على أ ن في طرفي من سواك خصوصيه ة قال ا إني أ خ ط ب م الملك اللزوم ومتدية لا تنقله إلى وجه واجعله تاركة عليه تخاطبون تاركة وترتب خطر خطر وجه يعني إذن كيف و ه ذ هو ترتيب حكم الهجر وترتب عليه اين تصل اين نصل الفتنه هذه سببها ع د و الفقه في الدين ورب ا ل ع ا ل م و س ه و ل ة أ ن يصل ا لنسال إ ترتيب الفقه على مثليه الدرس ش ا ل ه ا أيضا أنه تفي مدائب أصحاب ل ر ق ا ق حين ي ج ي فيه يقول الواحد كل الدنوب كباله ت ق و لترتب هذه وهذه دونها وهذه الفقه كذا صغيرة سبيل على ل الاحكام أ ح ك م عليها لترتب ل ا أ عليها يقول لك إ ي ش أ ت ع ر ف مع من أ خ ط أ إنه ا ل ل ه وهذا م ت ح صحي صحيح, صحيح من حيث ب من انه ل إلى ل م م ق ا هذا ا و وليس ع ع من ولكن ل ي ترتب الله أ أعوذ ح ك ا ا م فقه ب ل ولكن عنده لو لقال لك تقلل عنده أنت من شأن شعرتها الخطايا رجل عندنا فعل وحالم وانتهى به النظر و في مثل هذا المتابع اذا كتب ك ت ا ب يرد فيه على من يحلل مصافحه النساء قال ب أ ن ه ا ك ب ي ر ة ق ض ط ر د ه ب بذهب ولان قال له انا اقول بك قلت ل و إ ذ ا كانت القبله كبيره ة كبر م ن ا فما يكون ا ل و ط و ز ن ا كيف ت ر ت ب ن شريعتك وعليه حد الزنين ب غ ي ننظر فيه هذا فيه تخفيف من ا ل ش ر ي ع ة ا ل ش ر ي ع ة ج ا ه ل يعني إ ذ ا كانت ا ل م ص ا ف ح ة ك ب ي ر ة تقتضي الحد ف ا ل و ط ؤ ي ن ب ر ي د ن يقتضي مش القتل فقط ي ع ن س ق ل ب الدنيا على ا ل ص ي و ط لانه قال إ ذ ا شرب ر ا ب ع ة فقتلوه و ل و سند من الحديث ا ل ف ت نصوص هذا شدود في روايه الحديث شدود وفي روايه الفقه شدود لحد ما قتل هذين ا ل ر ا ب ع ة من السلف هاد ملفت كلها القضاء والاقصيه أ ق ي تلمج ل الأخير ش ك ا ن في ت و ل يرجح والمسألة ا بدليل ويسكتك الواحد م بسرعه ويوضعان في غير محلهما ومن غير عارف ب ا ل أ ح ك ا م يرتبها ترتيبا خطيرا تفضل حين همت ا م ر أ ة مصافحتي في ا ل م ب ا ي ع ة بيعه النساء قال إ ن م ا مبايعتي لكن كلام قولي ل و ا ح د ة منكن كقولي لمئه وقبض صلى الله عليه وسلم ما لا صح أ ن ه ا من ق ب ي ل ا ل ص غ ا ئ ر ا ل ذ ي ينبغي ل ا ف ح النساء إ ن إذ إليها تر استغفر وكفر بالطاعة ولا نصل إ ل ى ح د اعتبارها ك ب ي ر ة أ و كل ك ب ي ر ة الكبائر م ض ب و ط ة اما ب ح د و إ م ا بوعيد شديد من النار、وإما. ولا إ يمكن ان نوصل إ ل ى ا ل مراتب د من ح فقه ظ المراتف نخشى ان يترتب ا ل أ ح ك ا م ا تبقى ا ل ق ض ي ة فيها تخويف وواحد وزجر أترنا من يعني, الأئمة. يعني الناس ولوا عليهم بجهلهم و ا ح د منهم لما يقبض العلم ويبقى الكل على عمومي اختاروا يقبض ويبقى العلم الكل جهلا ا على عمومه في اجهلهم ولكن قد يكونوا ا ع ل ى ه م بس بسبب ما بسبب غير علمي ككونه ابيض وسط سود وكونه انسب وسط من لا نسب لهم وكونه احسن ج ب ة مما ليس له جب قد يجدون اعتبار دخول ا ل فاتخذوا قمما في الجهل فصيروها, فصيروها مراجعه في الدين ا ذ ا ن ا ب أ ن ا ل أ م و ر في انتهاء ا ل أ م ر ستكون إ ل ى ما هو عليه من الفساد انا لا ا خ ت ر ك بانها صغيره انا ت ح د ث عن الذين يجعلونها ك ب ي ر ة فهمت الموضوع انتهى مابقى بيني وبينك خلاف ف الغض و س ي ل ة من وسائل الصون صون الفرش واللمس ترك اللمس و ا ل م ص ا ف ح ة و س ي ل ة و ا ل م ب ا ع د ة ب ي ن أ ن ف س النساء والرجال وهذا اللون من الوان الالتصاق و ا ل خ ل ط ة الغير ب ر ي ئ ة و ا ل و ص ل هذه تحوطات حتى لا يقع ا ل إ ن س ا ن واضح خصوصا أ ن هذه الشرح م س ا ا ئ ل ل حكيم يعرف أ ن لنا ن ز و ع ا اليها قوي و أ ع د الغرائز في ا ل إ ن س ا ن غريزه ت غريزة الميل إ ل ى الامتى غ ر ي ز ة الاشتهاء و غ ر ي ز ة ع د و ا ن ي ة الاعتداء غ ر ي ز ة الاعتداء و غ ر ي ز ة ا ل ا ج ت ه ا ء اقوى الغرائز واعتداء د في الإنسان الشرح هو حكيم ربنا أعلم في ع ل هل ي ك ق ا ل ا ل ل كل ه م ن ي غ د س ا أبصارهم او يغضوا منه حتى تبقى ا ل ن ظ ر ة التي لا يمكن أ ن لا تكون و ن ظ ر ة المعلمه للذين بني د ي ه اذا كان معلما للبنات كيف, كيف نقول ه في ا ل ن ظ ر ة التي لا تكون م ر ي ب ة و ل او ت ك ن قاسطه لا بد من تدخلها ل ا ع ت ب ا ر ف ه ذ ي من هنا تضع الامور على حرف الاعتبار نعم الآن لن صدي يلا سيلا الخرج ترسل ينقل. انواع الزواج الحديثه التي نسمع فيها ن و ا ع الزواج الحديثه التي تنتهي الزواج بالسياره و ا ل ن ش ا ر ك ه نعم ن أ المقياس ق ن ا ل ك م عندك واحد كل ما يشغلك عن الذكر ف ا ح ت ر ش منه ش و ف تابع معي فهمت كل ما يشغلك عن الذكر ح ف ظ أ ن ت ف ا ح ت ر ش منه ثانيا حسن أ د ا ء ا ل ق ر آ ن ليس لذاته و إ ن م ا ل ل د ع و ة إ ل ي ه و ت أ ث ي ر به لأن ا ل د ل ا ل ة إ ذ ا كانت ر ا ق ي ة وجاء الصوت ا ل ح ز ن ف إ ن ه يزيد ويعمقها فتضاف ل ل ت أ ث ي ر لو قرات عليه قصه إ ب ر ا ه ي م مع ابيه ق ر ت ا في ل قراتها صوت ع ج ي في المركز المعنى أ يتأثر, يتأثر أقل ث ر سرد والذي المعنى عن ن م ولكن لو ل ت ت بصوت ي ل ف ت ا ل ن الناس بالمعنى ا لاحس س س كلهم ل ي ي ر ة و ك ا ن ه ا ي ق و لا ي أبتي ت كيف نشد ق بها ب الباب على القول ب أ ن ا ل أ ل ح ا ن ه لا تجوز في ا ل ق ر آ ن مطلقا ولكن ا ل أ ل ح ا ن ه ا ل م ض ب و ط ة ب ا ل أ د ا ه التي لا يعترض عليها تعترض عليه المقاييس ق الحياتي الصلاة ر م م ه الله انتبه ع وهو ل و ق ا ل ذ وصل الموضوع يقول الأدب الأندلس لا الغناء اعتنائي بهذا في وهو بصدد الحديث عن المخارج والصفات وهك خ د هي الطالب موازين الحروف وما حكى ج ه ا ب ذ ة النقاد فيها محصلا ولا ر ي ب ة في عينهن ولا ربا وعند صليل الزيف يصدق الابتلاء اما ز ا ل إ ي ق ا ع ي ة و ص و ت ي ة ح ت ى ص ل ي ل الزيف مما تعرف العمله عندهم كان ي أ خ ذ الصيرفي ا ل ح ا د ق العمله التي يشك فيها فيضرب بها على ح ز ر معين ويصغي ل إ ي ق ا ع ه ا وصوتها ثم ي ط ل م ب ع د فيقول للذي يريد صرفها خذها و ر ح ل قبل أ ن تعتقل أ و ي أ خ ذ ه ا ويقول مرحى يا أ خ ي خ د عند صليل الزيف يصدق الابتلاء ا ل أ ل ح ا ن التي لا زيف فيها والمناسبه لجلال ا ل ق ر آ ن وعزته مرحى بها ب ض و ا ب ة الميزان ولسنا م ا فقراء في هذا الباب تقضير فارصدها في الباب فأرصد من المسيح كلها م ض ب و ط ة و إ ذ ا كانت ا ل أ ش ي ا ء فيها أ خ ذ ورد أو فانه ان تنقح ب س ا ع ة من, من الصدر و س ا ع ة من الفكر و ر ح ا ب ة والغرض واحد والهدف بريء ثم نصير إ ن شاء الله بعون الله و إ ر ا د ت ه إذن محورنا مرسوم المصحف الحديث هو سنقرره الآن الذي الله عن مرسوم ص ا ح ف سوف نتحدث ب ح و ا الله على مفهوم علم المرسوم مرسوم الخط مدياني مرسوم مصنفات التي الفت فيه تعليلات الرسم وجهات مقاصدها من اجمال ثم موضوعات الرسم ا ل س ت ة أ و ا ل س ب ع ة ثم أ و ق ف ع ن ي د ع و ن الى تغييري رسم المسح هذه إ ن شاء الله نمر بها ان شاء الله في ا ل أ س ب و ع م ا ي كمحور أ س ا س ي إ ن شاء الله ا ل م ح ا و ر يبقى ان محور المقاصد نجمعه بيانا وهدايه و اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بنا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون ب علينا م ص ا ح ب الدنيا وامتن اللهم ا ب ا س م ا ئ ن ا وابصارنا و ق و ت ن ا واذلنا بقيتنا و ج ع ل الوارث منا و ج ع ل ا لنا اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين